انتكاث الجواهر عن العرب فشو الانتكاث الجواهر عن العرب شو سيطلط علينا استحادت انتكاس الجواهر عن العراب والعراب عن الجواهر يمثل عليها الإمام الرازي في بعض كتابه في ما يلي يعني يقرر هذا العمر في يلي أولا تقول الجسم الجسم لا بد أن يكون في مكان. لا بد أن يكون في مكانه ويجوز على أه أه ثم الجسم في الزمان الثاني، في الزمان الثاني، في الآن الثاني، يبقى في مكانه، وهذا ثقث، وان زال عن مكانه هذا حركة، ويستحيل أي احتمال آخر غير هذا الإحتمال، الجسم لا ينفك عن، الله العظيم، العظيم، لا يحتمل، لا، هذا بالضبط يعني، شو تتكلم شغل ما صار؟ <تصفيق> الجسم يحتاج إلى مكان، فإن في مكانه هذا ثقور، فإن عن مكانه هذا حركة، ولا يوجد احتمال ثالث، فالجسم إذا ما هو حركة ثالث، صحيح؟ سؤال لبعضه، هل يستحيل أن يكون جسم بلا حركة ولا ثقور؟ هذا في إحنا هذا المثال اللي قلنا أو التحليل اللي قلنا في حال تطورنا لوجود الجسم ودوام وجوده. ثقاؤ موجودا طيب هل يستحيل أن نتصور جسما بلا بلا حركة أو سكون لأنه نحن عرفنا الحركة بأنها وجود ثاني في مكان كان والسكون وجود ثاني في مكان أول نعم أو مش وجود كون ثاني في مكان ثاني أو كون ثاني في مكان أول هذا الحركة والسكون. طيب هل يمكن أن نتصور ال ألا يمكن أن نتصور وجود جسم من دون أن يكون متحرك ولا ساكنا؟ أنت بتحكي لا، وشيخ عون بيحكي نعم، وانت بتحكي لا. صادقي في الأم يكلا. في لا. <تصفيق> كيف؟ في الزمان الأول، قبل بيعات ال يعني نحكي بيعات اللي ما ذكر الوجود؟ ما ذكر الوجود ما آن ثاني عشان يقال إنما ساكن إن بقي في الآن الثاني أو زال عنه كان متحريف أو في جميل. الآن الأول يكون لحظة مبادء مبادرة الوجود. جميلة. جدا إذن الحاجة التي يذكرها الإمام بعد التفسير الثاني هي شرح العقيدة النفسية. يقول فامقين فامقين بناء على الكلام السابق الذي ذكرناه إنه الجسم في في آن وجوده في أول لحظة وجوده. لا هو متحرك ولا هو تاجن. بيان أنه ليس متحرك، أنه لم لم لم يبقى زمانين. لأنه لأن كلامنا على الآن الأول، الآن وجوده الأول، فلم يمر على لحظ زمان تانية لكي يقال إنه تحرك ولا يقال إنه تاجن لنفس السبب. لا يوجد الآن ثاني لأنه شرط وجود الشرط السكون وال كما سبق زمان ثاني الفرق في الزمن الثاني إذا بقيت الكون في المكان الأول فهو سكون وفي الزمان الثاني إن بقيت إن تحرك عن الكون الأوّل المكان الأول فهو متحرك إذا شرط الحركة وشرط السكون هو ليش الزمان الثاني؟ فإذا صرّتنا الجسم في أول لحظة وجوده في أول لحظة إيش وجوده يعني حدوثه فلا لا يمكن أن نقول إن هذا الجسم متحرك ولا يمكن أن نقول إنه ساكن ليش؟ لأنه إن يعني ما هي ما هي الحركة ولا مستحيلة مستحيل تحققها في حق هذا الجسم هل هذا الجسم موجود أم لا يمكن أن نتصوره موجود أم لا مع مية في المية تحقق وجود جسم لا متحرك ولا سكون فكيف تقولون إن الجسم يمكن أن يخلو من حركة لا يمكن أن يخلو من حركة ولا سكون؟ مش هذا نكون مكذب عليه ولا مناهد صح؟ أحيان أمورك الحجاج نعم الجواب الجواب إنه مقصودنا نحن مقصودنا نحن من كون الجسم لا ينفك عن الحركة والسكون لا ليس مقصود ما هو إنه حال حدوثه بل حال بقائه هذا رقم واحد ثانيا لو قلنا إنه الجسم حال حدوثه ينفت عن الحركة والسكون ولا يمكن انفتاح الجسم عن الحركة والسكون إلا في هذه الحالة فمن قال بوزود هذه الحالة فهو قد اعترف هي بحضول وهو مطلوب من الاستدلال فيكون قد اعترف بالمطلوب الذي نريد نحن أن نستدل عليك من دون أن يتوقف هذا الاعتراف على دليل آخر فإذن طريقة حل هذا السؤال إنه إما أن يكون القائل بهذا الكلام معترفا في وجود الجسم بلا سكون ولا حركة وحدوثه فيكون قد اعترف بحدوث العالم وهذا هو مقصودنا يكفينا شره شبكين وإما أن يكون مجرد مغالط هذا لا يلتفت إلي. هذا لا يلتفت إلي. والجواب الأول هو أن الجسم حال وجوده ودوام وبقائه لا ينفك عن الحركة والسكون وهذا مطلوبنا أثناء بما سبق إذن كل الاسكاريات وكل الاحتمالات اغلقت وانطبقت ابهام المختلف امام المخالف اصلا واضح إن شاء الله نعم انت المخلوقات إن كانت من عدم ثم كل يعني صارت موجوده في لحظه وجوده تكون لا في, في أول لحظة لا يقال عنها متحرك ولا ساكن ما نشكو تتحرك مثل يمكن صني انا دايدو نعم كل المخلوقات ثم هي ثلاثه اللي هي هي لم تكن تتحرك بأي الوجود. الوجود. ثم أصبح جسم متحرك أو ثابق أو متحرك أو ثابق. ما في إشكال. ولكن عندما يقول عندما يقول بأنه هناك لحظة وجود حدوث يعني حدث فيها العالم واقاطبنا وتكلم معنا عن هذه اللحظة فلا إشكال في أن الجسم في هذه الحالة لا هو متحرك ولا هو ثابق صح ولا لا. في أول لحظة حدوث الجسم لا متحرك ولا ثابق. من يغين المي نعم. في بس في الوقت الوقت. نعم لأن إذا التحال أن يكون متحركاً والتحال أن يكون حادقاً، ولكنه صنّم الاعتراف بأنه التحال أن يكون متحركاً والتحال أن يكون ساكناً، ولكن من قال بهذا قد اعترف بأنه مخلوق، وهذا هو المطلوب من لا رأس نعم. متعلق بزنين بزنين بزنين. لا طبعاً. لا طبعاً. لا هي تزود، نحن نحكيها تزود، يعني بناء على التنظيم، يعني في أول وجود، ففهمنا نطرح التجمع في لحظات، طبعا هي يعني تزود بناء على الذين يخالفون، يعني بيقولوا في العالم قبل وجوده كان معدوراً، هو في الحقيقة لم يكن شيء، أطلع. بس هذا الكلام عبارة عن كلام يطلق في أول لحظة وجود نحن نقول تجوزاً لو فرص لهذا العالم زمانا سبقه ونحن صالنا أصلاً قلنا لما مما يتميز به أصلاً مذهب أهل السنة فالأشاعر هو انهم يقولون بانتفاء الزمان الأذلي لا يوجد هناك زمان أذلي أصلاً يعني قبل حدوث العالم لا يوجد زمان ولا يوجد مكان بوجود العالم صار هناك غبور للزمان والمكان فلا إشكال نعم من رضيك الاسم لغده هو كل مكان هل هذه مقدمة لا تحتاج إلى جديد؟ بلا شك لأن المكان هو ذاتي من ذاتيات الجسم يعني التحيل أن إيه المكان المكان يعني التحيض اللي هو ثابت في محل المعلم فإما أن يكون ثابتا فيه فهو ثاكن وإما أن يكون منتقلا عنه فهو متحرك أما أن تقول إنه, أنه يوجد جسم لا في مكان يعني بلا حركة بلا, بلا, بلا تحيط في هذا ليس جدا بيكون عرض أو أي شيء واضح كيف الكلام نعم طيب نبدأ إن شاء الله الآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد من أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين فضل. وعلم أن الأصول التي يبنى عليها برهان حدوث العالم سبعة الأول إثبات زائد على الأجرام فهو العرض الثاني إبطال قيامه بنفسه الثالث إبطال انتقاله الرابع إبطال ظهوره وكونه الخامس استحالة عدم القديم الثالث إثبات كون الأجرام لا تنفك عن ذلك الزائد الثالث استحالة حوادث لا أول لها. يعني هذه المقدمات التي يتوقف عليها إثبات حدوث العالم. بد ونحضر عن تلقائيا تكلمنا على معظمها في أثناء تقريرنا لحدوث العالم. ولكن الآن نتكلم عليها تفصيلا مقدمة مقدمة. ما لم يتم الكلام في هذه المقدمات يبقى هناك حيض للشكال. للشكال أو للتشكال في في هذا المقام وهو إيش؟ مقام إثبات حدوث العالم. فالآن نتكلم على هذه الأصول السبعة باختصار، لأن كل حصل من هذه الأصول كما تعلمون عليه يعني فيه كلام موسع في في المطولة. نعم. ووجه الستد... ووجه الاستدلال على هذه الأصول السبعة باختصار. أن تقول أما الأول وهو إثبات زائد على الأجرام تتصف به كالحركة والسكون وغيرهما من الأعراض فهو ضروري لا إحساس إلى بليه. إذ ما من عاقل إلا وهو يخس أن في ذاته إثبات زائدة عليها إثبات على عليها أما الأول وهو إثبات زائدة على الأجرام وهو العرض فالاعتراف به ضروري لأنه لا بد أن يعترف أي إنسان بوجود جسم ووجود حركة أو لون أو هيئة أو أمر آخر لحظة الإيمان الثانوتي إشقال لا بد أن يعترف كل إنسان بذاته أنه هو في الحقيقة ذات من الزواف ونطرع عليه أحوال لا نقصد بالأعراض أكثر مما يعرض على الزواج لا نقصد بمفهوم الأعراض أكثر من هذا فمن قال بأنه, بأنه موجود ولا تطرع عليه أحوال مستجدة يعني في كل لحظة أو في حال من الأحوال دون آخر فهذا إنسان منكر للبدهيات يعني الإنسان يستحيل أن نخاطبه يعني اللي يقول أنا لا تحدث علي أي تغيرات لا, لا يتصور وجود إنسانا في هذا إننا فصلنا نعم لما حكى طال نعم نعم الثاني وهو إبطال قيام العرض بنفسه والثالث وهو الثاني والثالث الثاني وهو إبطال قيام العرض بنفسه ايش يعني قيام العرض بنفسه لا, لا يحتاج لما حكى إيه لا أي وبارك الله فيك مش إن لا يحتاج إلى خالد إنه لا يحتاج إلى محل يقوم به. لا يحتاج إلى محل يقوم به. الذي لا يحتاج إلى محل يقوم به هو الجسم. فيستحيل أن يكون العرض جسما يعني معنى هذا المقدمة إنه يستحيل أن يكون العرض جسما معنى هذا الكلام إنه الحركة الحركة لا يمكن قيامها لا يمكن طرُوَّها وحدوثها إلا قائمة في جسم. لذلك قلنا إن وجود العرض في نفسه هو وجوده في إيش بالجسم. في عين وجوده في نفسه وعين وجوده في. الجسم هذا الكلام قلنا هذا الاول وهو اطالقيامي العرض نفسه والثالث وهو اطالق انتقاله لو لو قام العرض بنفسه لا قام انتقاله يعني هذا رأيتم عرضا ينتقل من محل الى محل وحده مثلا اللون يعني في شيء اسمه لون ينتقل من محل الى محل الا بمتلون يقوم يقوم به من واحد يحملها تتضغلون تضغل شيء متلون شيء متلون يعني الحركة لا يوجد الحركة تنتقل وحدها في هناك شيء متحرك ينتقل بالحركة فدليل على إطال هذا الثاني والثالث أنه فدليلهما أنه لو قام العرب بنفسه أو انتقل لدم قلب حقيقة العرب فإن كيف يعني قلبه <تصفيق> أيها ينتقل <تصفيق> حقيقة ينتقل حقيقة يعني ينتقل عرب نعم فإن الحركة مثلا حقيقتها اقتقال جوهر من حيذ إلى حيه نحو إيش معنا الحركة الحركة أصلا هي انتقال جوهر من حيذ إلى حيذ فلو قلنا إن نفس الحركة هي التي تنتقل فصارت نفس الحركة جوهرا فصارت نفس الحركة جوهرا وهذا باطل نعم ولو قامت بنفسها أو انتطلت هي لزن قلب هذه الحقيقة هي تصير الحركة جوهرا وهذا باطل يعني انطلاب الحقار يعني يستحيل أن يصير الجوهر عرض ويستحيل أن يصير العرض جوهرا يستحيل أن مجرد أن تقول هذا الشيء هو هو، يستحيل أن يكون الشيء هو غير هو صح؟ وهذا اللي قاله قلنا عنه في شرح الجوهر إيش هو؟ ما اسمها هو ويا؟ هو هويا؟ هو ويا محبوب إيش تاريخه؟ ال هو هويا أن الشيء هو هو يعني أن الماهيات هي نطقها هي. إيش يعني هي نطقها يعني لا يجوز لواحد لو أن يقول هذا جسم ولكن ما بعرف يمكن يكون عرض هذا يعني فيه شك بالبدهيات أو إنه أنا موجود ولكن ما بعرفين يمكن أكون مش موجود انقلاب الشيء إلى مقيد أو بنت أو مخالف أو غير ذلك لا الشيء هو هو الأشياء ثابتة هذا هو المقصود بقول الإمام النفسي في أول مثل العطائق النفسية عطائق الأشياء ثابتة نعم والعلم بها ثلا لبيك الصوئي يا طلام عليك نعم وأمر الرابع وهو اصطال الكمون والظهور فلأن التولد الكمون والظهور يردي إلى الزبح إلى الزبحين والضديين في المحاد الواحد وأمر الخامس الآن ما معنى ال الكمون والظهور بعض بعض المتكلمين من ال قالوا إنه الجسم في حال توليه ظاهرا ساكنا هو في الحقيقة فيه حركة باطنة كامنة حركة مش إنه قابل لأن يتحرك هو فيه حركة فعلية كامنة نفس الجسم غاية الأمر عنده إنه لما يتحرك يكمن ما كان ظاهرا ويظهر ما كان كامنا ففي الحقيقة عنده لا حدوث للأعراض بل هو ظهور وبطوم ظهور وبطوم ظهور وخفاء تجلي واستطار لا يوجد حدوث للاعراض ما حدث قد حدث ولكن غاية الأمر أنه فقط ظهور شيء كان مستدرا كاملا يعني ثم كمون هذا الذي ظهر وظهور مقابلين فإحنا بنقول الجواب عليه أنه لو كان الجسم الواحد فيه حركة و... و... وسكون يلزم عليه اجتماع قد غير الحركة وسكون ويستحيل أن يكون الشيء الواحد متحركا ساكرا بالفعل غاية الأمر نحن نقول أن الجسم المتحرك يمكن أن يكون ثاكراً يمكن أن يسكن والجسم الساكن يمكن أن يتحرك فإمكانية الحركة والسكون هذه تسمى عند بعضهم بالقوة يعني أنه متحرك بالقوة في هذا لبض القوة بعض الناس يحبهوش ممكن أن نحكي متحرك بالضعط بسيب القوة يعني أنه من قوته أن يتحرك يعني من قابليته أن يتحرك هذا لا أصدر أسا من ذلك صالح, يعني صالح لأن يتحذر يعني هذا القلم الآن ساكن من قوته يجعي من قوته لأن تقرأ عليه الحال أكثر من هذا المعنى لا, يعني لا, لا نقصد بهذا القول أكثر من هذا المعنى فما كان ظاهرا متحرفا فهو قطعا متحرك، لا يقال أنه في, في سكون وما كان ظاهرا ساكن فهو قطعا ساكن الآن ممكن بعض الناس يقولوا, يقولوا نحن نعلم أن هذا القلم مثلا هذا القلم مثلا المتألف من ذرات صحول الله وهذه الذرات اللي هي متحركة في الحقيقة في حقيقتها متحركة صحول الله فإذا في الحقيقة فعلا في سكون ظاهر وحرك باغنة فكيف تقول إنه الكمون مستحيل؟ ذراتنا شو رأيك؟ يعني أيوة يعني كل... ككامل بالضبط إذا هناك حكم نظارة الله فيك إذا حكمنا على هذا لاحظ كيف نتكلم عن هذا القلم مش عن ذرات أيوة مش عن هذه عن ذرات هذا القلم هذا القلم له يسموها إيش تخلق مجموع يعني تخلق ب... ب... عن نتيجة استماع هذه الذرات استماع هذه الذرات أذلت ما هي شديدة بسم القلم نحن نتحرك نتكلم عن هذا القلم من حيث هو مجموع ذرات ولا نتكلم عن كل ذرة واحدة لما نقول نتكلم عن كل ذرة واحدة فكل ذرة واحدة إما أن يقال هي ساكنة وإما أن يقال هي متحركة أيضا يعني يطر عليها نفس المفهوم فكل جز من جزء من أجزاء هذا القلم إما متحركة وإما ساكن فإذا كان مجموع هذه الجزئيات أو العقون الأجزاء بذا كان مجموع هذه الأجزاء ليس أنا ما قلت الزجاجات؟ الزجاجات الزجاجات هو يعني طرف من أقصار الكل, الكل. كتن من أقصام الكل هذا الكل، هاي يجده صح؟ هذه الأجزاء طارئة هي, هي طرف هيئة تأليفية شكلت ما هي جذيرة اسمها القلم الآن الجزئيات الجزئي, الجزئي يعني النوع مع جنس الكل أيوة يعني هو عبارة عن المفهوم الكلي وما يصدق عليه يعني مفهوم الإنسان الإنسان حيوان الناطق هذا المفهوم وأين موجود أين هو موجود في الدهن كلمة حيوان ناطق الإنسان هو الحيوان الناطق يعني الكائن الحي المتحرك بالإرادة القابل للعلم والتفكير. هذا المفهوم وأين موجود بهذه ال بهذه الكلية موجود في الذهن هذا المفهوم إذا صلب على زيد وعمر ومحمود وغير ذلك فهؤلاء كل واحد منهم يقال عنه جزء جزئي من جزئيات هذا الكلية وليس جزءا من, جزء من أجزاء هذا الكلية جزئي لأنه انطبخ عليه هذا المفهوم صلب عليه هذا المفهوم هذا قلم واللي مع قلم نقلم واللي مع الأخر قلم واللي مع قلم ومع كل واحد قلم فكل هذه الجزئيات انطبق عليها إيش؟ مفهوم واحد للقلم غاية الأمر أن القلم إما قلم حبر أو قلم رصاص الحبر إما سائل أو جاء شوف كيف هذه أنواع بالصيد لمفهوم كامل إسمه القلم فكل ما تحقق فيه مفهوم القلم بكون ما هي كل ما انطبق عليه بالخارج هذا المفهوم يسمى إيش؟ جزئيا من جزئيات هذا الكلي فيحرب أن نتكلم على القلم هذا القلم هو ثاكن من حيث ما هو كل من حيث ما هو كل فلا يخالف ذلك أن يكون أجزاء هذا القلم أو بعض أجزاء هذا القلم متحركة لا إشكال ولا تناقض الاختلاف إيش؟ المحل لا تناقض لاختلاف المحل إنه قول لأن قولنا أن هذا الجسم ساكن السكون حكم على هذا الجسم باعتباره كله ولما نقول هذا جزء هذا الجسم متحرك لا يناقض قولنا بأنه هذا الجسم بمجموعه يفتح استدلاة محلي الحكم واضح الكلام كيف إذا ليس هذا الأمر من باب الكمون والظهور ليس هذا الأمر من باب الكمون والظهور واضح شو قال الكلام؟ في نعم مش كل المعتزل قالوا بذلك هو بعضهم قالوا يعني بذلك لأنهم يعني صعو عندهم أن يتصوروا حدوث شيء من عدم شوف شيء من عدم بعد أن لم يكن موجودا بعض البعض الناس بعض المفكرين من الثلاثة و بعض غير الثلاثة يعني قالوا يتحيل حدوث شيء من عدم، فأرادوا أن يفسروا هذه المظاهر التغيرات. يقولوا إذا لم يكن إذا لم يكن هناك شيء موجود من عدم، فنحن نرى هذه التغيرات، إذن لا بد أن يكون هناك شيء من عدم. فقالوا لا، هناك في مبدأ آخر اسمه الكمون والظهور. هي هذه اسمها. شيء كان كامل ثم ظهر مثل انه كان معدوم ثم حدث فاحتاجوا الى هذا المفهوم ولكن الحقيقة انه هذا يعني يعني غير صحيح ولم يقل به الا اقل, أقل المعصد الاصل نعم. في جهة من الجهات نعم تغير ولكن احنا الذي نريده هو التغير من الوجود الى العدم هم يقولون هذا تغير نسبة. تغير نسبي وتغير إضافي بمعنى أنه ما كان خطيا علينا ظهر لنا فهذا تغير بالإضافة وليس تغير في الحقيقة نحن الذي نريد أن نتوصل عليه هو تغير في نفس حقيقة هذا يعني مثلا حركة القلم الآن القلم الآن ساكن حركته إلى هذا الموقع هل كانت كامنة فيه لا أنا أكسبت هذا القلم هذه الحركة لم تكن كامنة فيه هي كانت أصلاً جزء من طاقل أنا أودعت في هذا القلم جزءاً من طاقل شوف فيه. عشان يك تسموها طاقة إيش وضع بعدين طاقة حركة صح؟ جزء أنا أودعت في هذا الجزء ثم تسموها الجاذبية و بعض الناس تسموها نساهيم أخرى نتج عنها حركة القلم إلى القلب بس ما في شيء اسمه كبون وغبور بالمعنى الذي يريدونه نعم؟ وأهم الخالص وهو إثبات استحالة عدم القديم فوجهه أنه لو انعدم لكان وجوده جائزا والجائز لا يكون وجوده إلا محتفا فيكون هذا القديم محتفا وهذا تناقض نعم الخامس وهو إثبات استحالة عدم القديم يعني لو قلنا إن هناك موجودا قديما هذا الموجود القديم إذا فرضنا انعدامه فيلزم جواز أمرين عليه الأمر الأول خدمه وجوده القديم ثانيا عدم عدمه ايش الطارق الحادث فيلزم ان يكون جائز الوجود وجائز العدم صح اذا اذا كان جائز الوجود لافتراض خدمه وجائز العدم لافتراض عدمه بعد, بعد وجوده اذا هذا تعريف الجائز طيب الان فلنرجع الى مفهوم الجارس هل يمكن نس... نحن نسأل هذا الطؤال هل يمكن ان يكون هناك امرا جائزا يعني ممكنا هل يطح ان, يكون أن يوجد هناك ان يتحقق امر ممكن وهو قديم ليش ممكن يكون هذا القدم يعني قبل هذا يعني معنى القدم هو انه لا اولى لوزوده مش انه الزمن الذي قبل هذا نعم ممكن وامر وجود <تصفيق> الممكن بالنظر لذاته متساوي يتساوى فيه طرفان وهما الأول الوجود والثاني العدم هو لذاته متساوى فيه الطرفان يعني إذا يستحيل على الممكن أن يوجد نفسه ويستحيل للممكن أن يعدد نفسه لابد لعدمه ووجوده من مرجح غيره طيب إذا فرضنا أن هذا الممكن قديم إذا فرضنا أن هذا الممكن قديم طيب هل يمكن أن يكون قدمه من ذاته؟ نعم. إذا كان قدمه من ذاته، معنى ذلك إنه يمكن أن يكون هناك بعض الممكنات قدمها وجودها ذاتي. طيب، نحن قلنا قبل قليل أن الممكنات يتساوي فيها الأمرين، اللي هي وجود وعدم. طيب، إذا قلنا بعد ذلك إن وجود بعض الممكنات ذاتي لها، معنى ذلك إنه هذه الممكنات وجودها أرجح بالنسبة لذاتها من إيش؟ عدم. من عدمها. إذن هذا بطل، بطل ممكن. طيب إذا اتحال إذا قوله ممكنا حال رجحان الوجود بالنسبة لذاته فما, فما الممكن أن يكون حكمه إما واجب أو مستحيل بين أنه مش مستحيل إذن يجب أن يكون واجبا طيب إذا كان واجبا كيف يجوزن عدامه شوف كيف المسألة إذا كان واجبا كيف يطحن عدامه بعد ذلك وإذا كان ممكنا كيف يكون وجود قديم إذن هناك فيه تناقض في تناقض على أي حال من الأحوال على أي احتمال من الاحتمالات يلزم هناك تناقض إما في الأول أو في, ال... في آخر إما في مبادئ المقدمات أو في نهاية إذاً كل ممكن كل فوجوده إيش؟ حادث كل ممكن فوجوده حادث خلافا للثلاثة خلافا إيش يعني في الفلاسة يعني نحن قلنا هذا مخالفين فيه الفلاسة مخالفين فيه الثلاثة الذين قالوا إيش؟ إن بعض الممكنات مثل العقول والعقل الأول والثاني والثالث وغير ذلك أو بعض الموجودات بغض النظر قالوا بالعقول أو هي ممكنة في ذاتها ولكنها قديمة فالمتكلمون قالوا يستحيل أن يوجد ممكن قديم إن في نفس هذا المفهوم اللي هو ممكن وقديم في هناك تناقض في هناك تعارض داخلي كيف يكون ممكنا وقديما إذا كان ممكنا فيستحيل أن يكون وجوده لنفسه فيستحيل أن يكون قديما لذاته طيب إذا قلنا إنه لا لماذا نقول إنه هو لذاته متساوي بالنسبة له الوجود العدم احتمال ولكن وجوده في القدم كان نتيجة إيش اختيار القديم له وإيجاد القديم له طيب نحن نقول هل يمكن إيجاد شيء ويكون هذا الموجهد قديما يستحيل برضا نرجع نستطيع بقاعدة أخرى إيجاد القديم مستحيل إيجاد القديم إيه مارو مستحيل لاتبغان تحصير الحاطل لنظوم لأنه يلبن عن ذلك تحصير الحاطل يعني إيجاد الموجود وإيجاد الموجود مستحيل طيب إذا كان إيجاد الموجود مستحيل طيب إذا يجب إذا تعلق الإزاد بمهية معينة يجب أن تكون هذه المهية أطلا غير موجودة ثم يوجدها الموجود بإزاد جديد شوف إذا يستحيل أن يكون الموجود قديما إذا كل ممكنا فوجوده يستحيل أن يكون قديما لا لذاته ولا لغيره يعني سواء فرضنا هذا الوجود مستمدًا من ذاته من ذات هذا الممكن يلزم التناقضات التي ذكرناها سابقا ولو فرضنا هذا الوجود مستمدًا من غيره أيضا يلزم تناقضات أخرى إذ كيف يتوجه الموجد إلى إيجاد أمر قديم أمر هو المفروض أنه قديم طب مهما تصورنا مهما تصورنا وتخيلنا من زمان معين أو حالة من الحالة يجب أن نتصور هذا الممكن موجودا إذ لو تصورناه معدوماً لكان مش قديم لبطلة الموقفين طيب كيف إذا كان هذا الفرد هو الو... الذي يجب علينا أن نستحضره كيف نفرد بعد ذلك أنه وجد إيجاز غيره هذا مستحيل جداً. إذن كل ممكن كوجوده حادثاً ويستحيل قدمه لا باعتبار ذاته ولا باعتبار غيره لا باعتبار ذاته ولا باعتبار غيره وهذه القاعدة الكبرى من قواعد. علماء الأشاعر وفائر المتقلمين لأنهم قالوا الإيجاد لا يتوجه إلا إلى معلوم. يعني يستحيل أن يوجد شيئا موجودا فكل موذج حادث كل موذج حادث وهذا الأطل الذي خالقه من الفلاتفة عندما قالوا الواجب الوجود صدر عنه بالطيب أو بالعلة والمعلوم أو بغير ذلك العالم وصدوره عنه لم يتخلى زمان ولا حال من الأحوال ولا من الأنات ولا شيء مطلقا بل هما متلازمان تلازم قطع مطلق تلازم من كل الحيثيات ومن كل الجهات المتكلمون قالوا هذا الأمر لا يتحقق لكم إلا إذا كان وازم الوجود فاعلا بالعلة وقد أبطلنا أبطلنا أن يكون الفاعل الله سبحانه وتعالى أبطلنا أن يكون فاعلا بالعلة فنحن نقول إن الله سبحانه وتعالى فاعل بإيش بال بالاختيار بالإرادة وكل فاعل بالاختيار والإرادة فمفعوله إيش يجب أن يكون حادثا حادثا ويستحيل أن يكون قديما هذه المسألة وهذه المسألة من المسائل المصطلية المهمة التي تفرق فيها يتم الافتراك بين مذهب الفلاتفة والمتكلمين عموم المتكلمين إلا من تأثر منهم بالخلصفة نعم طريقه في بعض العلماء بيستخدموا العله والمعلوليه وبعضهم بيقولوا فائض ولكن حقيقة مفهوم الفائض يعني مذهب القيض هو أخط من مفهوم العلية والعلة والمعلول، لأنه ليس كل قائل بالعلّة والمعلول فهو قائل بالقيض يعني بمذهب القيض المذهب اللي هو العقول العشرة وغير ذلك ولكن كثير من الفلسفة يقولون بالعلة والمعلول من دون أن يلزمهم القول بإيش العقول العشرة يعني هم في بينهم تقارب وفي بينهم اختلاف، قريبات من بعض فدي صراعه قول طيب من وحده اطولهما واحده الاختلاف فيهم في تحقيق ما هو عن الواجب الوجود فالاختلاف عقلي ليس عقليا نعم اذا ممكن يعني احنا بنقول انه اراده الفاعل المختار لا ينط عنها الا حادث، يستحيل أن يوجد مفعول قديم أن يوجد مفعول قديم لو الواحد اتأمل في كلمة مفعول وقديم في تناقض داخلي بينه كيف يكون مفعول وهو قديم؟ لو كان قديم لم يكن مفعول ولو كان مفعول لم يكن قديم فالقول بأنه مفعول وقديم هذا فيه تناقض داخلي شوف كيف؟ زي لما تقول مخلوق ومش مخلوق أو مخلوق وليس له أول هل, هل يمكن أن يولد مخلوق ليس له أول؟ لا. يعني شو رأيك؟ بالنظر لمعت مفهوم المخلوق وكلمة ليس له أول، يستحيل ما هي على هذا يستحيل لأنه داخل مفهوم المخلوق إنه يجب أن يكون له أول. يستحيل أن يكون مخلوق لا أول له. شوف كيف المبدأ؟ ويستحيل أن يكون ما ليس له أول مخلوباً. الاثنين المفهومان لا يحمد أحدهم على الآخر يعني في تناقض داخل بيننا نفس المفهوم وجدد أنه واحد يفهمها أنه كونه مخلوق أنه مجعول بجعل يجاعد الجعل اللي هو الإرادة لا تتوجه إلا إلى معدوم لاستحادة تعلقها بإيش في موجود لاستحادة تحصيل الحاصل إذن يجب فرض هذا المجعول وهذا المخلوق وهذا المراد يجب فرضه عدما إذا بطل كونه قديما بطل كونه لا أول له إذا كلمة كلمة لا أول له وكلمة مخلوق لا تنسجم مع بعض وهكذا حتى لو واحد حتى إذا كانت كلمة مخلوق لا تنسجم مع كلمة لا أول له فربما تكون كلمة مخلوقات تنسجم مع مين مع لا أول له شوениك ربما ينتقل من هذا ما يقول إنه���نا إنه كل مخلوق فهو لا أول له ولكن من قال لنا؟ إنه المخلوقات لا أولى لها شوف كيف المسألة مخلوقات يعني جماعين حتى مجموع المخلوقات إذا تطبقنا إنه مخلوق كل مخلوق فهو لا أولى فمخلوقات كثيرة جدا يمكن أن يكون لا أولى لها ومن هنا صار الإشكال عند بعض الناس بت... أيها تسلسل في اختلاف تسلسل المخلوقات خالوا من المانع من ذلك من المانع من ذلك شو أعيكم فلأنه عدمها حاصل من الأدل فعدم جميعها حاصل من الأدل ليس؟ لأن كلمة مخلوقات تساوي مخلوق زائد مخلوق زائد مخلوق إلى آخره وكل مخلوق منها يجب أن يكون عدمه ثابتا في الأدل فعدم جميعها ثابت في الأدل فجميعها معدومة في الأدل فكيف يقال يصل الأول لها؟ نعم أول ثاني شيء إلى بعيد، با إلى تصحيح إذن الحاصل بالبالبالبالالإضافة إلى ذلك، لو نظرنا إلى مفهوم مخلوقات. كلمة مخلوقات هي عبارة عن كلمة تصير إلى مجموعة كميات منفصلة. يعني مخلوق ذا المخلوق زي المخلوق زي المخلوق. طيب حكمنا على المخلوق. لاحظ كيف المثال. حكمنا على المخلوق. هل نظرنا فيه؟ من حيث كونه كم أم ليس كمًا؟ يعني هل نظرنا إليه للحكم على كونه له أول؟ هل نظرنا إليه من حيث أنه هو له كمية أو لا لكمية له؟ هل نظرنا له من حيث أنه كونه مخلوقًا؟ كونه مخلوقًا يعني حقيقة المخلوقية سواء كانت لأمور كثيرة جدًا أو لأمور قليلة جدًا فهي لا تنسجم مع, مع العدب الأولية سواء كانت مخلوقات أو مخلوق مخلوق واحد يعني فأصل المخلوقية لا لا تنتجن مع اللا بداية فكل مخلوق فهو له بداية سواء كان كثيرا أم قليلا الآن ممكن بعض الناس يقولوا فلما لا يكون هناك مخلوقات لا نهاية لها مخلوقات لا نهاية لها يعني كل مخلوق قبله مخلوق لا ولا لا نهاية لها لا نهاية لها لكل يعني مجموعة على نهاية له. مثلا نحكي مخلوقات هي عبارة عن مخلوق مخلو مخلوق إما أن تكون هذه مجموعة لها نهاية أو لا نهاية لها في الأصل. يعني هي في في, الماضي. في في الماضي يعني واضح. فممكن واحد يحكي هذا الكلام في الأصل يعني إنه صدق هذا المخلوق الموجود الآن مخلوقات لا بداية لها. فنان قال لكم إنه جنس المخلوقات لها بداية. كيف الإشكال الخارج. انتقل من مفهوم نفس المخلوق صلم أن أصل المخلوق له بداية ولكن قال هذا المخلوق له بداية المخلوقين لهم بداية مئة مخلوق له بداية ولكن مخلوقات لا عدد لها يعني لا نهاية لعددها لا بداية لها فما لمانع من ذلك هذا اللي راح نسأل بعد قليل النقص نحن أول شيء بن بنوضح أساس الإشكال حتى نفهم كيفية الرد عليه. حتى نفهم كيفية الرد عليه. واضح كيف الكلام؟ إحنا في في الحقيقة إيش بنقول؟ مجموعة المخلوقات هذه هل هي موجودة من تسعة واحدة؟ كيف يعني في بعض الإشكالات فالتبدو لأول واحدة إنها صعبة ومعقلة زي جسم في أول خلقه لا هو متحرك ولا هو ساكن لو تحلل وبتعرف إنها عبارة عن يعني إشكالية من السهل حلها كذلك لما نتكلم على المخلوقات التي لا أول لها اللي هم يفرضوا أنه لا أول لها هل هي موجودة معا دفعة واحدة؟ ليست موجودة معا دفعة واحدة إذا كل مخلوق منها له نهاية وكل مخلوق منها له بداية واللي موجود الآن بعضها وارحك في المسألة طارق اللي موجود الآن بعضها فلي موجود الآن له بداية وله نهاية وكل واحد منها له بداية وله نهاية ومجموع المحدودات مجموع المحدودات هل يمكن أن يكون لا محدود يستحيل أن يكون لا محدود مجموع الأشياء مجموع لو فرضتها إن انت بتتفرضها يعني لا نهاية لها ولكن مجموعاتها هل يمكن أن يكون لا نهاية لها كمفهوم احنا نتكلم مستحيل يستحيل أن يكون لا نهاية لها ثانيا بنقول له أنت تفرض فرض مجرد فرض أنه لما لا يكون للمخلوقات لا نهاية بلها الدليل على هذا؟ ما الدليل نسأل ما الدليل على ذلك هو يفرض فرض تقول لما لا يكون للمخلوقات لها ولا لها وبالتالي يبطل قولكم أنه كل مخلوق فهو له هداية من كله هذا الفرض ما الدليل على لكي تفرض شيء وتفضه وتطيم عليه مذهب يجب أن تثبت وتدل على هذا ال على هذا الفرض. دليل عليه إما أن يكون عقلياً، الدليل عليه إما أن يكون عقليا وإما أن يكون إيش نقلياً. أما الدليل النقلي إحنا بنقول الدليل النقلي على بطلان هذا الفرض أحاديث كثيرة جدا وآيات كثيرة جدا منها كان الله ولم يكن شيء معه، ومنها إيش أول ما خلق الله القلم أو اللوح أو إلى آخره حسب الاختلاف الروايات إذا بنص الحديث بنص الحديث كل المخلوقات لها بداية يوجد هناك مخلوق, له مخلوق أول يوجد هناك مخلوق أول وقول القائل إنه لما لا تكون المخلوقات لا أول لها يناقض قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه المخلوقات لها أول إذن في طوابط ثانيا بالقول أيضا اسم الله سبحانه وتعالى الأول ما معنى ما معنى الأول <تصفيق> الذي ليس قبله شيء وليس معه شيء لأنه لو كان ليس قبله شيء ومعه شيء فالإثنان هما الأول شوف كيف المسألة ولكن لما تقول تفرد الله سبحانه وتعالى باسم الأول والأول هو الذي لم يتبقه شيء ولم يساوقه شيء <تصفيق> فهذا فيه تخصيص لهذا الاسم بالله سبحانه وتعالى، ولا يتم تخصيص الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم إلا معنفي موجود معه في الأصل، وإذا نفينا موجودا معه في الأصل، يثبت أنه الأول، ويثبت انقطاع التثلث. فبسم الله سبحانه وتعالى الأول ينقطع التثلث ويكون كل ما توه حادثا. ويكون كل ما تواء حادثا واضح الكلام فإذا من طال بأن الشريعة لم تمنع التسلسل هذا كلام باطل بل الشريعة صرحت بمنع التسلسل صرحت بمنع التسلسل وأما الدليل العقلي على إطال التسلسل ففوها يأتي بعد قليل واضح ان شاء الله, إن شاء الله ال ال ال الكلام اللي بنحكيه نعم واما الساد وهو إثاث كون الأجرام لا تنفق عن ذلك الزالد فهو ضروري لأنه لا يعقل كون الجسم منفكاً عن كونه متحركاً أو ساكناً. هذا الكلام الذي تكلمناه في الأول هذا بس إنه الجسم لا يعقل أن يكون منفكاً عن كونه متحركاً أو ساكناً. فإن طير لك الجسم في أول لحظة في آن الحدود. نعم قديم يا. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> في أول لحظة شو؟ أول لحظة كل أو أو أو لحظة لا سكنوا. إذا قل آه بعد لسه أنا في في لحظة شلودة ما جرى عليه زمانين. في نفس الزمن لو صار جرى عليه زمان يعني ااا متحلق. بدك تحكي إنه كلامنا على جسم حال بقائي لا مش لأ في أول حدود طيب قل لو قلك الإنسان في الجسم سلمنا إنه في حلبة ما يكون متحرك أو ثابت. طيب في أول لحظة من لحظات حدوثه. سمعنا حدوثه. نحكي له مطلوبنا مطلوبنا هو إثبات حدوثه. فإذا انت برض وجوده بعد عدمه، فهذه أول لحظة من مش لحظات يكون فيها متحرك ولا ثابت. لأنه مطلوبا من هذا الاستدلال هو إثبات حدوثه، وأنت ترحب بأنه حادث. نعم نحن معك انه في اول اه من اه لا متحرك ولا تأكل ولكن هذا لا يخضح في الاستبلاق بل يثبت شوف كيف الكلام فهو جاب كث... يعني هو طلب لك بال مرتابل... يعني ما تتبعين انظر شوف كيف فإذا... نعم شو بلزمنا او شو نجول استرده ما بلزمت اي شيء نعم نحن حاولت <تصفيق> لأولها شو اللواد المسترده اللي نقول فينا يعني يعني ليش حكا فيها اصلا بس اول ايش خلينا نبطلها ونضبطها. لا <تصفيق> <تصفيق> ما <خلقنا. تصفيق> إحنا ما خلصنا. إحنا ما خلصنا. إحنا هو يعني هي بالنسبة إلها يعني وبالنسبة لل إص والحضور أكيد مية من من أدرت فقط مفهوم بعض الآيات والأحاديث باحتقاطا يستحيل وجود تسلسل للمخلوقات منذ الأزل. ولكن أيضا نحن سنزيد على ذلك بالاتيان بدليل عقلي لندلل على أن العقل والشرع لا يمكن أن يتناقضوا ولا يمكن أن يتعارضوا. فإذا وصلنا إلى ذلك الحد خلط انتهى الكلام ما في إشكال بعد ذلك أم بعد ذلك ممكن يتكلم ما ماذا كان خصده من أثبت هذه الأمور لماذا أثبتها إذا كانت كل الأدلة تثبت نفي هذا الشيء اللي هو التسلطل فلماذا أثبتهم شكية المشكلة هذا بالطبع الإشكالية نعم وهم السابق وهو إثبات استحالة حوادث لا أول لها فأقرب الأدلة فيه أن يقال إذا كان كل فرد من أفراد الحوادث حادثا في نفسه فعدم جميعها ثابت في الأذن وابدنا نقرأ هذا الاستدلال شيئا فشيئا يعني حتى نتبين معانيه حتى نتبين معانيه فأقرب الأدلة فيه أن يقال أيها فأقرب الأدلة فيه أن يقال ما هو المطلوب في هذا الاستدلال؟ الباء في حالة حواجز لا أول لها. ال هو أحد إجلب يدعي يولد حواجز لا أول لها. اسمعنا حواجز لا أول بدي توضح ليها غير كلمة تفصل. يعني, يعني, يعني قبل هذا الموجود في موجود وقبل الموجود الثاني في موجود وقبله في موجود وهكذا ولا يوجد هناك شيء اسمه أول موجود بحيث إنه قبله لم يكن لم يوجد هناك حايد. يعني مخلوق احنا نتكلم عن المخلوقات المخلوق اللي موجود في هذا الزمان قبله مخلوق آخر وقبل هذا المخلوق مخلوق وهكذا ولا نهاية للمخلوقات ولا بداية للمخلوقات ولكن كل واحد قبل ال... قبل الآخر وكل واحد بعد الآخر وكل واحد في حذات حادث ولكن مجموعها لا أول لهم لا يوجد هناك شيء اسمه اول المخلوقات هذا بعض الناس يدعون ثبوت مثل هذا الأمر. مع معقول إن انه مخلوق، إلا إنهم يقولون لاحظ اسمه هذا هنا، هنا هذا الصنادق. انه كيف تقول انه مخلوق وانه لا أول لها؟ اخترعوا شيء اسمه القدم النوعي. اخترعوا شيء اسمه القدم النوعي. هو هذا بالضبط اسمه القدم النوعي. قالوا ما هو المفهوم للقدم النوعي؟ إنه كل فرد كل فرد من هذه الأفراد اسمه إيش؟ حادث أو مطلوب اسمه حادث. كل فرد من هذه الأفراد اسمه حادث. إحنا نشتق هذا المفهوم من كل واحد منها. فيتكون عندنا في الذهن مفهوم صادق على كل واحد منها، مش على مجموعها، على كل واحد منها. إيش هو الحدود أو المطلوب. هو يقول كل فرد من أفراد هذا النوع فهو حادث. ولكن جنت هذه الأفراد قديم، جنتها قديم. إيه معنى إنه أن جنتها قديم؟ أن جنتها قديم معناه أن هذا الفر هذا المفهوم الذي أنت الذي أنت انتزعته من كل فرد فرد، مهما تخيلت مهما افترقت زمانا من الزمن أو حالا من الأحوال، فيجب أن يوجد مطاق له في الخارج. لا يوجد هناك حالة من الحالات ولا زمان من الأزمان لا يوجد من الطاق يصح حمل هذا النوع عليه يعني تقول الله سبحانه وتعالى خلق السموات والأرض صح وخلق العرش العرش مخلوق أم ليس مخلوق مخلوق كل ما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق أم ليس مخلوق, مخلوق, مخلوق هذا إحنا الكلام كله بناء على فرض التسلسل في القدم على فرض وجود مخلوقات لا نهاية لها ولا أول لها بيقول قبل خلق العرش كان الله سبحانه وتعالى هذا يقول به هذا القائل ما في إشكال لا ينفي هذه المقولة ولكن لابد من وجود مخلوق آخر معه قبل هذا العرش أيضا احنا هذا دليلنا دليلنا احنا نصور مذهبه الآن بقولنا نعم لو فرضنا أن هذه السماوات الموجودة الآن إن عدم أو كانت معذومة فقبل وجودها كان هناك موجود آخر قبلها ومخلوق آخر قبلها بنقول قد هذا المخلوق الآخر نفسه، هل هو أذلي بقول لك لا هو حادث طيب قبل هذا المخلوق هل, هل هذا المخلوق أول يقول لك نعم له أول طب قبل هذا المخلوق قبل أن يوجد بقول لك كان هناك مخلوق آخر قبله شوف كيف بالإشكال إيطارة معنى هذا الكلام إنه هذا الجنس هذا النوع هذا المفهوم الكلي الذي صدق على كل فرد من الأفراد الحالية الموجودة في هذا الآن فهو صادق دائما في أي لحظة وفي أي حالة من الحالات التي تستطيع أن تقضي بها في الوهم مش في العقل هذا كله كلام في الوهم وفي التقرير الذهني، وليست في الـ الـ الـ الأحكام العقلية الآن هذه الصورة التي صورناها وقلنا إنها عبارة عن تقديرات ذهنية كما للإنسان أن يقدر إلها ما تقول لا ممكن واحد يحكي معا لماذا لا يكون هناك إله آخر فرض وجود إله آخر هل هو فرض عقلي أم فرض وهمي؟ فرض وهمي الوهم هو الذي يفرضه والعقل يفضله العقل يقول للوهم هذا الفرض الذي فرضته مستحيل عقلا صحيح أن تجوزت أن تفرض وجوده أيها الوهم ولكن هو عندي في في بالنظر لطواعد العقلية مستحيل ففرض إله آخر مستحيل تحقق هذا الفرض مستحيل طبق هذا الفرض كذلك نقول استحالة طبق استحالة طبق التسلسل في الأذن استحالة إيه؟ عقلية وأما إمكان فرض هذا التسلسل فهو إمكان وهمي وليس إمكانا عقليا وأضحكية المسألة صارت فنحن لا نقول أنه مُ الواحد يعني كيف ممكن يتطورنا؟ ممكن يتطور في الوهم، لأن تقدير المستحيلات جائز، تقدير المستحيلات جائز، تقدير المستحيلات, جائز تقدير المستحيلات وين؟ أين هو جائز؟ في الوهم اللي هو بعض العلماء بيسموه الدهم. شوف كيف في المسألة؟ بعضهم يفرقون بين العقل والدهم. بيقول للدهم أن يفرض ما يشاء، ولكن العقل لا يسلم للذهن أو للوهم أي شيء فرضه، لأنه لو ظل العقل وراء فرضي... فرضيات الذهن أو الوهم، فط العقل، فط فالعقل هو الحاكم على الوهم، وليس الوهم هو الحاكم على الذهن. إذا نحن نقول أول شيء تطوير المسألة بأسلوب الذي ذكرناه، إنه ما من حاجة إلا وقبله حاجة، بمعنى إنه يتحيل عند هذا القائل بهذا المذهب. أن يقول كان الله ولم يكن شيء معه هذه العبارة مستحيلة الصدق مستحيل يستحيل أن تكون طاطقة عند صاحب هذا المدهب ورحكية الكلام من قال بالتسلسل في الأذل بتسلسل الحوادث يعني في الأزل والمخلوقات في الأزل يستحيل عنده أن يكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء معه أو ولم يكن شيء غيره هذه العبارة يستحيل أن تكون صادقة بل هي كاذبة وضح كيف الكلام صار لذلك من قال بهذا المذهب حاول بكل الأسليل تضعيف هذه في وراء ترجيح أنه ولم يكن شيء قبله مع إن الروايتين صحيحة وهذه صحيحة وهذه صحيحة نعم الله لم يكن شيء قبله وهذا تكلمنا عليه ولم يكن شيء معه أيضا أين الإشكال؟ لا يوجد إشكال والرواية الواردة ولم يكن صيء غيره ولم يكن صيء معه بالإقالة بالترزل على كيف وصلت هذا بصير الإرادات عنده في ذات الله حادثة أيضا عن متسلسلة هذا, هذا الأصل الذي نحن نتكلم فيه هو أصل كبير من أصول العقائد نعم؟ هل هي نوعها لازم لذات الله وهي حادثة بهذا النوع. كيفية تصوير هذا الأمر مستحيل. مستحيل طبعا مستحيل. هو مذهب باطل في الحقيقة. يعني هو مذهب يقضي لذلك العلماء قالوا من جوز التسلسل وجوز حدوث الحوادث ذات الإلهية فإنه يلزمه نفي الاختيار عن الله سبحانه وتعالى. شو كيف المسألة؟ لأنه العلماء علماء كانوا يعني حقيقيين ومتمكينين من هذه المعارف. قالوا نعم للإنسان أن يصرّب التفلسون، تفلسون الحوادث ذاتها، ولكن كل من فرض التفلسون في الحوادث والكتاب الإلهي يلزمه كون الذات غير مريضة وغير مختارة. <تصفيق> ويقول إلى قول فلسف لذلك بعض العلماء قالوا يلزمه كون العالم غير مهما وغير مختارة. حاول إلى قول فلسف لذلك بعض لا قالوا يلزمه يعني نركز على ما يلزمه بقدر ما نركز على ما صرحه هو نفسه ما نريد أن نلزم الزمان بقدر ما نركز عليه وضوح بطلان أو توضيح بطلان هذه الفكرة في ذاتها نعم هذه الفكرة واكتملها يعني بفصلين لا التسلسل المعي هو يريد في بعض في بعض الأحوال أو في بعض المواضع من كتبه يريد أن يقول إنه هذا نوع من التسلسل المعي ولكن ظاهراً هو ليس تسلسل معي التسلسل المعي المثنين دائماً مع بعض ولكن إذا قلنا إن كل حدث فالله سبحانه وتعالى خلقه فيجب أن يكون الله سابقاً لهذا الحادث فكيف يكون التسلسل معي التسلسل المعي مثل مثلاً الجسم وظله هذا تسلسل معي الحركة والمتحرك مثلا تسلسل معي مثلا احنا ال... نعم نعم لأنه في الحقيقة ليس تسلسل التسلسل المعي هو ليس تسلسلا في الحقيقة ليس لأنه غارب الأمر أن تقول أن الله سبحانه وتعالى خلق اثنين معا ولا حجر على أن يخلق الله سبحانه وتعالى اثنين معا هذا يعني بالرد المفهوم وهو ودود الله عز وجود خلق نوعه نعم وفهم التسلسل هذا بس. عشان هيك لذلك اه... في حوالي نقول الأفضل نعم أفضل الأفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أما الجنس هو قبيل من بعد التسلسل المحي أيوه هو عشان هيك إحنا بنقول جميل إحنا صرقنا قبل قليل بين مفهوم الجنس ومطاديق الجنس واضح الكلام إن شاء الله الجنس هو المفهوم الموجود في عقل العالم أو في نفس العالم عبارة عن مفهوم كلي صادق على أفراد الجنس لا يوجد في الخارج بذاته الجنس بما هو كلي لا يوجد في الخارج بذاته لا يوجد في الخارج كليات امور كلي لا يوجد في الخارج يوجد جزئيان يصدق عليها هذا الكلي يصدق على ايش يعني يصدق عليها يوجد ان تحكمها عليها به يعني تقول هذا ك، هذا إنسان، الإنسان والك ك. أما نفس مفهوم نفسه مفهوم الجن اللي هو المفهوم نفسه، هذا المفهوم غير موجود في الخارج. الآن الذي هو موجود في الخارج هو جزئيات لهذا الجن، يعني هو أفراد يصدق عليها هذا الجن. إذا كلامنا لا كلامنا ليس في الجن بل هو في الخارج. كلامنا مع الذي يقول بهذا الكلام؟ خلافنا ليس هو في الجنس نفسه بل هو في الأفراد التي يطلق عليها هذا الجنس واضح؟ ففي الخارج لا يوجد في أي حالة من الحالات الزمنية إلا فرد واحد لا يوجد هناك أفراد لا نهاية لها اتفاقا فإذا كلامنا في أي حالة من الحالات الزمنية على فرد خارجي فكيف يقال إنه هناك قبل هذا الحادث حادث وقبل هذا الحادث حادث وغير ذلك مما يلزم عنه التسلسل بالفرد القدم النوعي أو القدم بالجنث بالمعنى الذي قلناه وهو أنه مهما قدرت من حال من الأحور أو زمان من الأذمنة فيجب أن أن يؤذم إصباق يطلق عليه رضن هذا, هذا هو تقريبا تعريف التصرف النوعي نعم أيضا القائد المعيّن يقوم بالقضية العنا والمعلوم قال بوجود أنا البسط نظيره وهو الذي يقول بوجوده هو الحوادث إذا أصابوا من علّه معلوم وقد وجد ذلك على الدّلاء بوجوده هذه خلينا احنا زي كلنا يعني دعنا الآن نركز على نفس ما يقوله الآن بغض النظر إن بغض النظر عن لوازمه لأنه لوازمه هذا القول حقيقة كثيرة جدا نحن يعني نريد حسب ما تعودنا في دراسة هذا أن نركز على نفس المفهوم الذي ندرسه أما لوازمه فلك بعد ذلك أن تتخيل ما تشاء يعني مش تتخيل يعني تلزم لوازم لا تلزم ولا بعد ذلك تفكر فيها وبتحكي يلزمه قد يلزمه كذا ولكن لا مجال الآن لذكر جميع لوازم ولكن ننبه إلى بعضها فقط ننبه إلى بعضها إذا القدم النوعي حرج أن يكون أن يكون مفهومه قد تضح الآن نعم إذا خلينا نكمل نعم فأقرب الأدلة فيه أن يقال إذا كان كل فرد من أفراد الحواجز ثابت في نفسه فعدم جميعها ثابت في الأزل ثم لا يخلو إما أن يقارن ذلك العدم فرد من أفراد الحادث أو لا فإن قارنه لزم اجتماع وجود الشيء وعدمه وضع كيف الاستدلال إذا كان كل فرد من أفراد الحوادث حادثا فعدم جميعها ثابت في الأدل لأنه لو لم يكن عدم جميعها ثابتا في الأدل لكان وجود جميعها أو وجود بعضها ثابتا في الأدل وكان يبطل أن يكون كل فرد منها حالها إذا إذا كانت هذه الثلثة كلها حوادث فيجب أن يكون عدم جميعها يعني عدم كل فرد منها ثابتا في الأذل طيب لماذا يجب أن يكون ثابتا في الأذل عدم كل فرد منها لأنه إفرض عكسه أنت بتقوله صحيح هذا الكلام ولكن لنفرض العكس فرض النقي. افرض, عاد... افرض أن عدم بعضها لم يكن ثابتاً. فما هو الثابت؟ وجود بعضها. وين في الأزل؟ بنقول إذا لم يكن عدم بعضها أو فقط عدم بعضها عد... إذا لم يكن عدم جميعها ثابتاً في الأزل، فلازم من هذه العبارة إذا لم تسلم أنه إما وجود جميعها ثابت في الأزل أو وجود بعضها ثابتة في الأزل. صح ولا؟ لا؟ هذا الكلام سليم ولا مش سليم مريع؟ إذا كان وجود جميعها أو وجود بعضها ثابتاً في الأزل، فليس كلها حوال. إذا بعضها أو جميعها قديمة، والفرض ما نتكلم عن سلسلة تتألف من حوادث. إذا العبارة القائلة بأن هذه السلسلة إذا كانت متالفة من حوادث، إذا كانت فعلاً متالفة من حوادث، فعادوا جميعها ثابت في الأزل، هذه هذه العبارة صحيحة أم ليست صحيحة؟ صحيح بالبيان الذي قررناه. إذا إذا كانت في هذه السلسلة ثابتة فعدم جميعها ثابت في الأذل صح؟ نكمل نعم فعدم جميعها ثابت في الأذل ثم لا يخلو إما أن يقارن ذلك العدم أيوان ثم لا يخلو إما أن يقارن ذلك العدم الذي نحن جدمنا بثبوته في الأذل فرد من أفراد الحادث هو بيتكلم عن فرد واحد فقط لأنه الكلام على واحد يكفي عن الكلام على الجميع. ثم إما لا يخلو إما أن يقارن ذلك العدم فرد من أفراد الحادث أو لا أو لا يقارن. واضح إن شاء الله. فإن قارنه لزم اجتماع وجود الشيء وعدمه لزم استماع وجود الشيء وعدمه وين في الأضل لأنه نحن ال ال القاعدة الأولى إنه فعدم جميعها كانت في الأصل، فإذا فرضنا سؤو وجود فرد منها في الأصل، فاستمع عدمه مع وجوده في الأصل، وهذا مستحيل، مستحيل قطعا مستحيل، فع ثم لا يخلو وعدمه فإنه فإن فإن قارنه الذي مشي وجود شيء وعدمه وذلك مستحيل بضرورة العقل، وين ضرورة العقل. في حالة اجتماع النقيضين ما هم النقيضان؟ الموجود والعدم جميل قال وإن هذا الحالي أولى وإن لم يقارن ذلك العدم شيء من الأفراد الحادثة من الأفراد الحادثة اتصلحوها إذا ممكن الحادثة لذن لجميعها أول لذي ملزم جميعها أول، لأنه حالتين إما وجود بعضها في الأزل أو وجود أو عدم وجود أي شيء منها في الأزل، ففي الحالة الأولى يلزم التناقض والتناقض الصحيح، وفي الحالة الثانية يلزم لجميعها أول، وخلو الأزل على هذا الفرض عن جميعها، وهذا هو المطلوب. هذا أقرب الأدلة يعني لحظةٍ قليل عبارة عن تطرين أو ثلاث فقط، واستدلال معتمد. على فهم نفس حقيقة مفهوم الحدود فقط لا يلزم أنك ولا تعرف قواعد رياضية ولا قواعد فلسفية ولا غير ذلك فقط ما مفهوم الحدود إلا الذي لم يكن ثم كان كل واحد منها حدث أو نعم إذا فكل واحد منها عدمه ثابت وين في الأزل طب إذا كان عدم كل واحد منها ثابت في الأزل فكيف تقولون أنها قديمة وقولكم أنها قديمة يلزم أن يكون هناك فرد واحد منها على الأقل موجود في في فيستمع وجوده ال وهذا ال ال عدم ال ال ال ال ال في ال ال جميعها حادث وليس ال واضح إن شاء الله الكلام نعم نعم إن شاء الله الآن بعد ال نتكلم على التسلسل لما نتكلم على برهان القدم أعتقد هنا مش مذكور إحنا تكلمنا عليه في ال في الجوا تكلمنا عليه في هذا دليل هذا يسموه هذا البرهان هو البرهان معتبر فقط على تحليل مفهوم الحدوث فقط وهو مفهوم برهان قريب وسهل وواضح لا إشكال فيه وهناك أدلة أخرى العلماء عندهم يعني أكثر من ثمانية أدلة على امتناع وجود حوادث لا بداية لها. هذا أحد وجود هذا هذه الأدلة. أحد الأدلاء المشهورة وهي مشهورة أيضاً في كتب علم التوحيد اللي هو برهان التخلص، برهان التخلص برهان التطبيق، برهان التطبيق عاد، اللي هو تخلص التطبيق أو تموطفاني. لا هذا برهان آخر. يعني هو دليل آخر شو كي وفي المفاضيات وفي دليل الأسد الأخضر وفي أدلة كثيرة نضمن يعني كل واحد لها إثم المشهور عند العلماء دليل التطبيق يصمونه بدليل الطوفان يعني بعض العلماء إيش يقولوا يقولوا هذا باطل بالطوفان إيش بدليل الطوفان يعني خلاص المفروض أنك عارف إيش معنى دليل الطوفان صح إيش دليل الطوفان تحب نصحلك إياه لا لا وفي الحقيقة أنا حابب إن نشرحه ليش؟ معظم كلام ابن تيمية حقيقة والمخالفين من الثلاثة حتى إيمانه كان من المتقدمين من المعاصرين الثلاثة المعاصرين خالفوا دليل التفلس وهو حقيقة من الثلاثة يعني يعني من الثلاثة القلائل الذين جوز التفلس جوز التفلس في الأدل وكل الثلاثة الآخر الآخرين خالفوا ومنعوا في القضاء يعني الثلاث المتقدمون والمتأخرون، ولكن هناك شطحات في كل زمان من الأزمنة زي محمد عبده، الله يسهل عليه، أنكروا بطلان التخلص، أنكروا بطلان التخلص، يعني قال بجواز التخلص، متابع في ذلك إير الفلاسفة، متابع في ذلك الفلاسفة، هو ذكر هذا الكلام في حاشيته على شرح الفلاسفة الواني في على على العقائد العذبية، حاشية الإمام محمد عبده. على شرح الدواني على الأغائب العضوية. طبعا والعلماء في الحقيقة أنا يعني نظرت في كلامه فلم يأتي بشيء جديد. أنا يعني وأنا كتبت فيها رسالتين كاملات في رد على كل إشكالات التي تمسك بها. والحقيقة إنه إشكالات محمد عبد الشيخ محمد عبد الذي أدى بها لإضفاء دليل التصديق أو لتزويد التفصيل هي عبارة عن جزء بسيط جدا من الإيرادات التي افترضها العلماء أن هناك سوف يريدونها وأجابوا عليها في كتبهم المتقدمة ولكن طبعا يعني نحن يعني ليس من باب التشنيع يعني هو من باب الإشارة فقط إحنا بنقول محمد عبده أنكر وجود التخلص ابن تيمية أنكر أنكر انقضاع التخلص إمرؤ الكانس من المعاصرين وندرة يعني لا لا أعرف يعني كثير من الفلاثفة أو المفكرين يعني قالوا بهذا القول الآن إن شاء الله بنحاول نشرح باستثار برهان التسلسل الطوفان برهان برهان التصديق وبعض العلماء بيسموه الطوفان ليس لأنه النقطة, النقطة التي يطبقون منها هو الطوفان بيصدقوا إنها الطوفان أنا بدي بس أرسم صورة على اللوح بما إنه موجود أو إني أرسمها تتخيلوها في في خيالكم نرسمها شو الله يحفظها تحتن في الخيال الخيال الحسي مع الخيال الفهمي ثمين. مصور. كيف أكتب التاريخ. وكل حقيبة هذا هذا تلي تلي لطيف جدا وبعض الرياضيين يعني الرياضيين اللي يلعب الرياضة رياضيين اللي كلامهم الرياضية أو يظنون يعني متقدمون في علم يتوقعوا أو أتوقعوا يعني وضعوا في نفوسهم أنه هذا تلي تلي آخر اللي هو وأنا الله يكوفر أتكلم على عدة أمور الآن جميعين من فبحث وصغلتنا الرياضية صورت إيسيا في في عندكم إيسي اسمه المالة النهاية مبهو كيف معنا المالة النهاية؟ هذه اللي, اللي كنا إحنا نكتبه قبل قليل إنه ما من حادث إلا وقبلك وإن؟ حادث هذا الأمر عند العلمات الرياضية عند علمات الرياضيات هذا الأمر ليس أمرا مولوما في الخارج لم؟ علماء الرياضيات مولوك فيه عندك <سؤال> علم كامل اسمه علم قوّة الرياضيات. فيدرس كثير في منهم. من أشهره علماء إثبات. علماء إثبات من أكثر العلماء طبعا معاصرين. هذا مثلاً علماء معاصرين. ولكن علماء معاصرة يعلمون ذكر كل هذه المبادئ وكل هذه المبادئ في كتبهم الترمينية. يا مدار للنظر يعني الإنسان لكي ينظر يجب أن يتعلم هذه الأمور. تكلموا عن نفوس على تكلموا عن نفوس ماذا نناديها؟ تكلموا عن نفوس إلى نهاية الكميات المنفصلة والكميات المنفصلة. يعني من كميات المنفصلة. القول هذا منفصل والمنفصلة كميات منفصلة. شيء هذا استفاض وهذا انضباط. ف الرياضيات مؤكد يعني كل درس رياضيات. كل درس رياضيات في, الرياضيات في, الرياضيات في, الرياضيات في الرياضيات. المدرسة بعطلوا عنها نفاط يعني نفاط. في نقاط يعني نقاط وبعدين بحطوا الفارج إظهاره نقاط نعم أو في بعض ال... ال... ال... يعني بعض الإصابات تسموها كذا تقول إلى المدرسة أو تقول إلى كم عدد من طفل أو واحد أو اثنين لا هذا تقول يعني هداك يعني تقول يعني ما من هذا العدد لا ولكن لا تستوي تقترب ولكن لا تستوي احنا ما تهمنا لو الى هذه الغور بهمنا هذا الرم، هذا المفهوم وهم هذا المفهوم هذا التهم اشارة الى ايش يعني جناي عن النقاط هذا النقاط لان انا تحدي واحد ثلاث اربعة او ام ما ليس يعني, <تصفيق> يعني ما لنا هنا يعني أسمى ما في العدد فيوجد يمكن أن تقدر لذن يمكن أن تقدر في ذن عدلا أن هي يعني لو قلت مليون بيسمح هذا المدرة بقتل مليون واحد شغل علينا وهو يخرب عليهم. وحش يزيد مليار تيجي وست مليار دولار. مفهوم؟ مهما صرخت من عدد، فيمكن أن تفرده على من آخر. فهذه الأعداد التي تفردها هل فيه هي فعلًا عبر لا. لا. هذه عبارة عن تقديرات ذهنية. هذه فنوها عبارة عن استقدرات يعني عبارة عن نذيرين يفترض هذين يقدرها هذين إيش؟ يعني أي يقتيرها هل سموها من باب في عم عميز الشعور الكلام يسموها تفلتل ينتضع بانطباع كتبسي ونفط يسموها بانطباع نفط الاعتبار تفلتل اعتدالي ايه يعني تفلتل اعتدالي يعني يبقى هناك في قطل ايه يعني تفلتل افتراع للواحد اثنين باب اول حلقة اول حادث وقوله حادث حادث حادث حادث هذا الحادث انت انت, انت الذي تفترعه لهما أنت الذي تعتبره اعتبارا، فهذا الاعتبار هذا التفلسل ينقطعه بانقطاع نفس التفلسل يعني هذا نواحة فقط قبله في قطع التفلسل لو أنت فيه فقط انقطع التفلسل لأن التفلسل هذا عبارة عن أمر أنت تطرمه فكيف المسألة فهذا سموه عبارة عن تفلسل اعتباري تفلسل اعتباري الدليل المفروض أن يكون هناك على هذا التسلسل الاعتباري اللي هو اختراعي يعني شيئاً فاسترعته في لجنة يعني هو لما أجر بعض الناس وقالوا هناك في حواس لا نهاية الأمر هل هو رأوا هذه الحوادث فقالوا إنهم افترضوها افتراضاً ثم قالوا لما لا يكون هناك حواس الأولى لها هم افترضوهم افتراضاً ثم حاولوا أن يبنوا وطول عقارية كميرا جدا عليها نحن نقول نعم سلمنا لكم هذا المفتوم سلمنا لكم هذا الفرض تقول هذا ولكن هذا الاحتمال أين هو؟ من الذي فرضه؟ من الذي يفترعه؟ الوهم ماذا يكون هذا المفهوم؟ ماذا يكون هذا المفهوم؟ مفهوماً يعني له تحقق وله مجدار إذا أزى العقل بدليل من فصار هذا الفرض ثالباً وإذا أزى دليل عقلي يمتين فصار إيش هذا الضغير فقال للقرض فقال يبطى في مثال إيه المثالين الاعتبارية يعني افتراع وللعقل أن يقدر كمطار العلماء وللعقل أن يقدر كمتحيلات يعني للوحن أو للنف أو للتهم للتهم أن يقدر كمتحيلات الآن إذن نحكي بعض معادلات رياضية وأدروا أنكم تعلمون عليها طبعاً هذه المعادلات رياضية من حقيقة يعني أنا اكتشفها، مش إنه أنا أني اخترعتها أنا اللي يعني فكرت فيها في هذا الثالي يعني حقيقة أنه أول مرة وليس أكتبت كتابة أنا فيها حقيقة حقيقة ولكن أول مرة ذات كتابة وليس أحقي المتحد فالواهب ذائرواهب كيف تستطيعون واحد غير ثان ستاوي ثلاث أي عدد أي عدد ستاوي أي عدد مطلوب مطلوب بحيث أنه لو تنفل هذا العدد هون جديد ثان كيف عين نقص عين نقص إذا كان هذا العدد محدود وهذا العدد محدود وهذا العدد يجب أن يكون محدود. صح؟ إذا كان هذا العدد محدود وهذا العدد محدود من المفروض أن لما تطرح هذا من هذا فحي يجب أن يكون نفيه محدود محدودا. صحيح؟ إذا جمعت إلى هذا العدد اللي هو محدود أعداد كثيرة جدا محدودة هل يمكن أن تكون نفيها؟ غير محدودة هذا الباعد اللي هي تسموها مجموع محدود يجب أن يكون محدود. مجموع المحدود يجب أن يكون هي محدودة الآن في فضلة ثانية نحكي عنها لأنها الآن تريدون واحد تقسيم واحد تتاوي واحد لا تتكلم أن تتألي فرص واحد تقسيم اثنين تتاوي ربنوب صح واحدة واحد تقسيم ثلاثة بطلع. بطلع. كل لصاحبه كل معتمد في المقام لكل لكل النتيجة كل نتيجة من هذا طلع. وهذا أقل من هذا وهذا هنا النتيجة هنا تسير على واحد على مليون تسير واحد على مليون هنا واحد على مليون هذا اللي يُعبر عنه هن؟ ما دائما يحطوا يتاوي يحطوا هن؟ يقولي للتخير تقريباً ما تحطوا واحد هذا يحطوا تقريباً سُبا شوك تي تقريباً سُبا يعني واحد على مليون تقريباً تتروح في المحتمل. ما كتبوا يتاوي ما كتبوا يتاوي, يتاوي في الأمهم لا تتاوي في ذلك الحقيقة يتقسلوا تقريباً سُبا فتروا مرة كثير من يحطوهم فيه يسروا مبزارك المقصود من هذه هذه الحقيبة عبارة عن قاعدة رياضية. هذه الحقيبة عبارة عن قاعدة رياضية. معنى هذا الكلام أنه لو قدرت هذا المقام مش بما النهاية بعدد كبير جزءاً جدا جزءاً جزءاً بالنسبة لواحد. إذا كان ناتج المقام أكبر بكثير من الضف، فالنتيجة دائما تؤول إلى صفر. إذا كان هذا قاعدة عامة رياضية. إذا كان سين على طاق بحيث النقاض أكثر بكثير من فأنا سين دائماً سأقول لأطفال هذه قاعدة لأطفال النتيجة مثل المتساوى السبب سأقول لأطفال وإن شاء الله إلى سلامكم صحيح سلينا ستحدثوا عقوية ستحدثنا نطبق من المنانية وقوم الآن هل ينشتيه في الثالث في عندك سلي ثم مثلا مثلاً اللي هو يرمز إلى الملاهي أو أو يقول إلى الملاهي يعني رمزها الملاهي هذا لأن لها الرمز هذا الرمز قلنا عنه إنه عبارة عن مفهوم اخترعه ذهن للوصول إلى كمية لا مقدار لها لا نهاية لها أي كمية لا نهاية لها، فيرمز لها بال بالملاهي فالماهي نهاية الحقيقة ليست وصاً إلى عدد بل هي إشارة إلى إيش؟ إلى المفهوم معين بحيث كيف هذا نتيجة المفهوم؟ المفهوم بحيث إنه مهما قد شيئا، فيمكن أن تذير عليه كل هذا المفهوم كل هذا الكلمة كل هذا المعنى هو يرمض له بإيش؟ بإذن؟ بالمال نهاية لو كانت المال نهاية على لو كانت المال نهاية على لطار ما لنهاية أقسيم ما لنهاية إذا والله لو كانت الداله نهايه عدد لو كانت الداله على نهايه تساويها ولكن ما لا نهايه على ما لا نهايه يساوي غير معلوم مش يساوي بديهي محدد غير معارض غير معارض طبعا يعني الداله النهايه ان تقسمه على الداله النهايه ليش نعم هذا التقدير الناقص مستحيل هذا الرياضيات نتكلم عن الرياضيات لانه المفروض نتكلم عن الرياضيات إحنا نتكلم في مفاهيم رياضية وغير مفاهيم للمفاهيم العقلية. اي شيء اسمعنا لنهائي إذا أصموا على لنهائي فهو غير معقول رياضيا غير معقول. واي شيء لاحظ كده ما تلخمنه. اي شيء محدود فين أو صاد أو عين إذا أصموا على لنهائي مش بتقول ما هو هذا هذا هذا هو لنهائي. Missin on tietävänsä, no, ketä mitä tietävänsä. No, onko hän vielä talon? Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. في المدرس يقول أفضح أنه واحد على بناها يتاوي لكنهم يعني أنه يعني تغنون يعني أنه حقيقة المساهين الرياضية الحقيقة أنه مش يتاوي وفي عندك علم علم خاص في الرياضية يسمى علم المالة للهيات اسمه علم المالة الهيئة. يعني هو علم خاص قوانينه خاصة يعني فيها للتخصيص عن العلم التام اللي هو علم العدد في علم الرياضيات معنى عدد في اختراع جديد اسمه علم الملا نهاية. مش اختراع في اختراع جديد كما فيه أصوله ولكن أطويله وثمينه هذا كله في الدين. الآن حتى لو كانت الملا نهاية عدد مطابق للنهاية على للنهاية يساوي واحد. واحد. ولكن الملا نهاية أكيد الملا نهاية لا يساوي واحد. إذن الملا نهاية ليست عددا. طب إذا كان الملا نهاية ليس عددا، ثم هو؟ هو عباره عن مقومة البهان حاصل الذي التي ذكرناها الثالثة لو كانت المال نهاية لاحظ كيف المسألة لو كانت المال نهاية عدد لو كانت المال نهاية عدد لاحظ كيف الكلام جديد تحكيك وتصلي واحد تقسيم سترة كيف تصلي المال نهاية. طيب واحد أثنين تساوي فتر إذا تساوي طيب لو لو واحد على فتر تساوي على فتر تساوي مل نهائي لو كان تساوي مل تكون المل نهائي تساوي معنى ذلك لو فصلنا لو قسمت المعادلة الأولى على المعادلة الثانية 1 واحد في الطرف الثاني بيطلع 1 والطرف الاول لازم يطلع 1 ولكن قسم المعادلة هذا على المعادلة الثانية لازم 1 على اثنين او الى اخره ممكن حسب كيف بتكتب تكتب خطي هون 1 اما على 2 يساوي 1 على 2 ما صفر صفر بيطلع على واحد درس على طبلة، لا واحد درس تيرسا على طبلة واحد على على على على على على على على لوحات ترى أن بتكلم معك المعادلات الجوية لوحة ترى أن بتكلم. لوحة ترى أن بتكلم. لوحة ترى أن بتكلم. لوحة واحد ولكن بتكلم. لوحة ترى أن بتكلم. لوحة ترى أن واحد فمعنى هذا أن بتكلم. لوحة ترى أن بتكلم. لوحة ترى أن بتكلم. لوحة ترى أن بتكلم. لوحة ترى في بتكلم. لوحة ترى هو معدل التغير لو خلينا على او المارين كمارين يعني فين ما بنقسم او هذا العدد مع هذا العدد هذا المعادله زائد هذا مع على بطيء على نص واحد على 2 يساوي ما لا زائد ولكن نعرف إنه مع مع ثم انو 1 على طفل. واحدة على صفر زائد واحدة على صفر هل هي فعلاً تزاوي؟ ما لا إنها ليس معنى ذلك إنه هل إنه يوهد الواحد لا عداد لا نهاية لها من الصفر؟ هل هيك, هيك معنى الصفر؟ ولا لا؟ <تصفيق> أنت لما تعلن الصفر تتقسم أربعة على اثنين يعني كانت تتقسم أليم اثنين على الأربعة عنوض صفت مع اثنين اثنين على واحد اكم واحد في اثنين موجود اتواع اثنين طيب واحد على صفر يعني اكم صفر في الواحد موجود والا شميل مستحيل طيب اثنين على صفر اكم صفر في اثنين موجود طب ما هو صفر الحقيقة مشتحيل شوف كيف المتائل احنا قولي خلال قبل ما يحكي عن المال الناي وستنصر ما هو الصفر الحقيقة هذا هو عدد؟ هذا عدد عدد بارك الله إذا هناك أمران هناك أمور في عمل يسيطمو المال النهائي، ضعفية وفي عمل يسيطمو الصدر. الصدر هو رم للعدم رح أكيد تفسير الأصول الفصل في الرياضيات. يعني يسيطموها فصل في الرياضيات. الصدر هو رم للعذاب. فقط للعذاب. هذا مش أكثر ولا أقل. والمال النهائي هو إيش؟ رم لعدم المحدودين فمشل رمضني شيء تسمو عدل محدودية لأنه لو كان هذا العدم المحدودية موجود لتحقق العدم في الوجود تمام. بك شوك بك ولكن كل من المالة منها يوفق معظمات في الحقيقة مفهنين دينية صلاحات مفهنين رموز مفهن مش أكثر ولا أقل ومشيطة الشيء أقل إذن إذن إحنا لما نتكلم عن المالة نهاية هذي إذن المسلسة الرياضية يعني فلسف الملمي الفلسف العدد مهما يشير هذا هذا الصفر عدد؟ لا ليس الصفر عدد صفر عباره عن لا عدد أقوى لأن الصفر هو رمز من صفر رمض في الحقيقة فالصفر ليس عدد هو الصفر هو عن عدم وجود أي شئ عنده الملمي هو ثناية فقط ثناية عن وجود أشياء لا تستطيع عن عدها مقابلات ضباب. لو كان الصفر على على لفاظ صفر تقطيع صفر يساوي واحد. واحد. أربعة. صحيح. رحولنا. لو كان الصفر على ثمان واحد على صفر أكبر من 2 على صفر. أربعة. أربعة. أربعة. رحولنا. لو كان الصفر على ثمان صفر على واحد على واحد أقل من صفر على 2 والحقيقة إنه كتر على واحد يغاوي كتر وكتر على اثنين يغاوي كتر ثم يعني فيه نوع من التلاعب لما الواحد يستخدم هذه العلورات ويتحلق في قد من دون ما يفهمها يجيش تنوع من كتر لما يتعامل مع الكتر بعدد فيه إشكالية بصفة ولكن لما ينتبه أن الكتر ليس عذرا في الحقيقة لما نعيد بناء كل المعادلات الرياضية بملاحظة أن الكتر والمالة نهاية بعد تصدق جميع المعادلات الى حدناها ما لا يقتصر على صفر غير معرف لانه عدم عدم عدم ما لا على الا نهائي غير معرف واحد على ذلك النهايه يقول الى لا يتسق نظريه المسار تقول اذا باعتبار انه ما لا نهايه مفهوم وليس عقلا ما لا على لا نهايه محيل ان يكون واحد وكمي غير معرف هذا الاحتبار انه ما لا بعد بل هي مفهوم. إلى هنا. واضح من سواد الله. إذا هل يوجد شيء اسمه مل نهائي؟ لا تستحي. تستحي وجود شيء اسمه مل نهائي. هذا شيء الرياضيات. ما يستخدمون كلمة مل نهائي يستخدمونها. يستخدمونها كلام. ولم تر. ليس منهم يعلم تفصيل اسم مل نهائي. وحديثه إلى تمويلات في إس في إس هو. مل نهائي أصلاً من مل نهائي. في إس في إس الرياضيات ما مل وبيكشف ان ولد نايا مصطفى الماله نهايه العمليه دائما نحكي مديون النفس لا واحد مال من اي واحد هذه طموح مال يعني شوف هذه نهايه عمليه يعني لو واحد عنده مثلا مليار دولار دولار واحد عنده مبطره او غيه او اي, أي أو مثلا يعني طبكي بالدراسه هل هو فعلا لاثي لا هو تقريبا يعني هو إلى لاثي طبكي مثلا هو تقريبا يعني لاثي اذا هذه هذا طبعاً الكلام اللي يعني يعمل عليه أمور كثيرة جداً وكثير من التلاعبات اللي نستخدمها في العلم العلمي أو لوجود وجود لغة معينة أو المخالفون لأهل كنا في اتباع العقائد وغير ذلك يساعدون فيها في أرقام زيه، بما زيه عقلي من عقولنا. ما يجي واحد الآن ليدخل على المقرر لأنه منيح يتطور عليه فيه. شغلته ما تخلصها ممكن. لا غلط معقدي. بس هذا ما نوصل على قصص أنا ذنبني يا أهوان أنا دمتني. قبل أن نقود فلسطينية من أكون ساهمين عني دمتني. أنا دائما أرتب على المفاهيم أكثر من التصديقات لأنه إذا أنت تفهمت تتفضل شوف كيف النساء يتيلين أما إذا أنت عمر ما راح أتقل من إذا أنت تحكي فيها وأنا تحكي فيها انت تظلت السادة والله والله ولكن إذا في المذنين اللي إحنامت اتفقنا على النفاج اللي نتكلم عليها يستحيل يستحيل عقلا أن لا يحدث اتباع بوجود إيش مية طابقة وعدم عناد وغير ذلك يعني هذا اللي عبر عنه يعني ردناه ونظره توجه من سنة محوى النظر عند إيش كله والنفس على الموانع يستحيل أن يحدث عدم علم يجب يدف أن يبذل وجوده من فضله العلم. قد إذا لم يحصل العلم فلا بد من وجوده في السواد، إما عناز أو لغز أو عدم تطور. تفكير المثل، إما عناز المثل في الناس معالجين، العلم نفسه مش معالجين أو صعب يعني هو منطوي ما تتعب عليه ويهت أو عدم تطور، عدم وجود في المعرف. ينجب يجب إثارة العلم عشان يتحرر تفهم علمه. أصل المال نهاية غير موجودة. سواء كانت مال نهاية بالأعداد يعني يسمونها الكم المنفصل، المال نهاية في الأفراد المنفصل، والمال نهاية في الأفراد المنفصل يعني المال نهاية في الخضوع والمال نهاية في كل واحد منهم غير موجود. يقول البرتيفا نفسه أيضا، العلماء قالوا عليهم يستحيل وجود البعد الذي لا يحيط له في المثلثات جعله عنه إيه؟ في الضرع نقطع براس في الضرع هذا إيه؟ السهم الاسمون الشعاع الضرع الشعاع هذا الشعاع هو في الحقيقة خناية عن خط طويل طويل جدا جدا جدا أو إنه مش فقط طويل جدا جدا ما مهما قدرت فيمكن في فيؤمن أن تطيره أسهل فهو عبارة عن خناية بخصوة عن نقوم بلا نهاية يعني لو حطيت فتال هذا السهم ما مالا نهاية بس لا كلب في الهندسة نموذجي يعني إنما نقطة أو خط أو جزء يعني هذا ملاهمة الرياضيات وهذه ملائم الهندسة. كانت إثناية أخرى عن المال النهائي في الـ في, في كميات مفاضلة. الرمز هذا جناية عن المال النهائي في الكميات المفاضلة وهي العدد. إذا في الهندسة يوجد مال نهائي. تلفون ال... وقت في الرياضيات يعني في الكتاب يوجد مال نهايه وكان فوق ولكن المال نهايه هذه هي موضوعه في قارص هذا هو المطلوب اما بالنسبه او يتم نعرف كيف المال نهايه نقيم كم تقول سليم ابو يشرح وينفج إنما يشرح ولا لما ينفج في المطاعم معيده يعني ينفج انه في المطاعم مرات مرة ينفج وهذا المهم بيشرح عن مفهوم نهائي. بعد يشرح عن نفوم الملا نهاية بعد مخلب نصف أو خمسة وأربعين دقيقة هو يشرح وينفج وكان واحد تايل يساوي خمسة وستين يعني الملا نهاية لا تطلاع تايليني منك والله الله الله قال له حكيت له والله لسه راضي بكف ما قلنا له حكاله تعال يا فكرت له قلت له حكيت له خلص خلص هذا مهمتك وهي فكر بالله فكر له حكيت إلى اطلع من راح حكى لو طلبت في اطلع حكاله اطلع حضراتكم بتطلع على يعني حكاله استنى ولا كثير زعلنا. يقطعنا الصبي. حكينا تطلع كان المدرسينا زعلنا الصبيان ويعني فراغ. فراغ يعني. ولا حد ثقيل. تكيون سعيد. نطلع هناك حقيقة عبارة عن تغيير لما أنت مش سعيد شو حقيقة فيه؟ اللي موجود أشياء مكتوبة. واللي هناك أنت تفهم سعيد فيه. بس من هون من ترى من هذي المدرسة يعني تقدير ذي علم وجود حد للموجودات طبعاً مش أكثر المفهوم هذا الأمر إذا إذا ثمننا بعد ذلك كلينا نرجع على عقيدة ابن الصويب ما السحاب. إحنا نبرد إنه الله في الزمنية الموجودة نحن فيها الآن هي هذا الحاضر. الحاضر. الحال. هذا الزمن. الحاضر ما هذه طحظة زمانية قبلها يعني اليوم هذا اليوم ناسي؟ أو هذه السنة قبلها فيه يوم آخر يوم آخر ويوم آخر ويوم آخر, آخر. إلى ناسرين <تصفيق> عند أهل السنة إيش تقوله؟ يحب <تصفيق> هناك موجودات هي أول الموجودات بحيث أنه نستطيع أن نقيس نحن في الزمام قبل هذا كان لا شيء في بالنسبة للمخصوبات لم يكن سمت مطلوب هنا. كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن سيء ولم يكن سيء المعنى كان لم يكن سيء لا شيء لم يكن سيء ثم بدأ ودود العالم الله سبحانه وتعالى بدأ ودود العالم هذا بناء على تطور أهل كلنا الآن إذن من بداية العالم لحد هذه اللحظة الحالية يوجد هناك تمام مكتوني صح من خيض الرحمن ممكن ان تكون من خيض 7-13-13 إلى يتريه يمكن النقيضة يمكن النقيضة من معنى فيه لتحد هنا وحد هنا فالذي تحقق في الوجود هذا هو الوجود ورحكيه فيها هذا هو الوجود الذي تحقق في الوجود محدود. صح؟ كل ما دخل في الوجود هو مجال له مجال له مجال غريب حقق <تصفيق> <تحكم> في الوجود محدود ففي اللحظه استحمل من خارج بعد من 16 دقيقه برنامج النشاط في المغرب بالله ان شاء الله بسم الوجود فهو محدود هذا هو التطور يعني عباره عن تطور تطور اهل السنه للعرب الاهل الآن الثاني يكون ايه اثنان هذا الذي ترى طموحه أول المطلوبات الحقيقة مش الحقيقة ليس أول المطلوبات. عندنا مطور آخر يقول معه مليون يوم وقبل يوم وقبل يوم إلى هنا في أخرى قبل تير يوم وقبله يوم قبل يوم قبل يوم إلى 100. هنا فوق من هذه شو كبر مثل اسمه غير من أو إنه بتكسيس في النقطة الأولى خط طويل وهنا بحضر طرف محدود والثاني هي المحدود هذا إذا قلت الزمن الزمان وهنا إذا قلت الزمن الزمان هذا على قول المتكلمين وهذا على قول الثلاث ما الحال النقطة الآن إنه نحن نقول إنه في محدود محدودية للزمان الحاضر كما إنه محدودية للزمان الماضي قبل هداية الخلق لم يكن شيء لم يكن أي كان الله ولم يكن صيب معه في الطراف الثاني الذي ينفي هذا الكلام يقول لا لم يكن الله إلا ومعه بعض المخلوقات لم يكن الله موجودا إلا ومعه بعض المخلوقات بمعنى إنه لم يمره هناك زمان مقدر إلا وكان موجود بعض المخلوقات هذا هو باختصار المفهوم الآن المفهوم الأول من المفهوم الثاني هذا المفهوم الثاني وهنا اللي تطوره تفذل في إيش؟ في الأدر تفذل في التباة، تفذل في الأدر نحن نقول هذا الكلام الآن احنا طورنا المذهب الأول والمرهب الثاني المذهب الأول هو المذهب آخر السنة هو إنه يوجد هناك بداريا للعالم ويوجد هناك الآن في نهاية اليوم ولكن هذه النهاية قابلة أن يُجال عليها قابلة تقبل أن يستطيع هناك يوم الثاني أقبل قبوله وتقبل يوم أكثر إلى ما لا نهاية. دولة. ولكن هذه المثل هذا هل هي متحقق بالفعل؟ لا هي يمكن أن تتحقق. ولكن الذين يصارعون هذا المثل يقولون لا يقولون إن هذه الأمر يمكن أن تتحقق هل هي متحقق بالفعل؟ وقع والغضب وقع والغضب مالا لا نهاية منه من إيه؟ من هذا الشواظر؟ هذا تسمو التفلس إحنا هذا التسمية التسلسل المتصف، التسلسل المتصف هو تسلسل بمعنى إنه يمكن أن يحدث، ولكن إذا لم يحدث لا يولد هناك ما يوجد أن يحدث ضلوع المتصف أو مثلاً مثلي، فهذا ليس تسلسل حقيقة، ومن ثمون تسلسل من هذا المقابلة على التسلسل المتصف، وهذا كل ما إحنا أحمد العمر توجيهي قلتكم تقولون الآن إذا صار هناك الخطر الكلام دي. المذهب الذي نقول فيه نعم والمذهب الذي يقول فيه لا هذا المذهب اللي احنا نقول, نقول فيه ما اللي نتكلم عليه اليوم نتكلم بنتكلم على المذهب الثاني بنحكي هو ان التطبيق هو والوقت الى نهايه طبعا في الاصل لا بداية لها في الاصل طيب هذه سلسله لنهايهها هذا الزمن اليوم بس هذا نهايته اليوم متعادهم اللي هي في صورهم احنا بنقول قبل الثاني عام، مثلا كان في هناك شيء مقوفان صح؟ قبل الثاني، موضة أربعة ثلاثة أربعة ثلاثة الآن؟ من الآن في لا أكثر بكيبا، موضة حولي الثلاثة حول الثلاثة، كان في هناك مقوفان فل... إحنا نقول لهم، لكم، سنتمتون لكم أن هذا التسلزل هذا التسلزل عبارة عن تطور موجود في أدهانكم وليس لهم تحقوق الخارج يقولون لنا كم؟ نحكي لهم فرضنا وجود هذه السلسلة هل أنتم تقولون أنتم رأيتم هذه السلسلة؟ يقولون لا نحن فرضنا تبكي في المسألة نحكي لهم فإلا يمكن أن نفرض في السلطة المؤثر غاية العمرين من السلسلة التي مفرضنا ليست بداية، ليست نهاية هذا، بل نهاية حول طبعا يعني قدره ام بقدره 3000 من شرط 3000 ممكن 1000 100 ألبي يوم يومين مش مشكلة ولكن هم العلماء قالوا في تطوريه بمعنى انه يعني هيتها القرض ولا ترق ولا تبرضها مؤتمن لها الى فداية. اذا صار في عندنا ايه التكرار الفرض القرض الثاني اللي هو فرض طح فرضهم طح فرضهم طح فرضنا نحن كرهان مبني على تسليم لفرضنا فاذا صح فرضهم صح فرضنا يعني لم يكن يدود لنا ان نضرن الفرض الثاني إلا إذا هم فرضوا وصححوا فرضهم فإذا هم فرضوا وصححوا هذا الفرض يضطر ان هذا الفرض ولكن إذا منعهم هذا الفرض يعني منعوا تثبت بالفرض قطعوا هذا الفرض مطلوب هذا المطلوب ولكن هم يفرضوا فرضهم فإذا بناء على صحه فرضهم يدودنا لنا نضر الفرض اخر صح اذا صار هناك التفكير توم توم ايضا على الحث تمام هذا من التشبيهات لاحظ كيف المصاريف صارت هذه سلسله تمام مشتركتان في النهايه ارض تركتها في البدايه البدايه شوف يا ابني تطور السلسلتين على الارض بدنا نطبق بدنا نعمل البرهان بالضبط مشتركتان في ال... يعني يعني الفروقام الآخرين فنصري يا يمثلهم؟ كذا إليه المفروض أن يمثلين يمثلين كانت المال النهاية لا أولها في الأذن إذن محل لا أول له في الأذن هو واحد منتفق عليه السنسانية أولاً إلى هذا المحل إذن نحن محل نحك الثاني المظلم به مقدمة ثانية المظلم به عندما وعندكم هل هو المال نهاية أم هو النهاية؟ المال المطلبين نهايه نهايه نهايه صح. محل محل اراده <تصفيق> هو ايش المدى <تصفيق> النهائي إحنا لا نطلب بهذا هذا مطلوب احنا بناء على فرضهم ان طلبها طلبها فاحنا بنقول لهم محل التثيين هو نهايتنا نهايتنا ونهايته نهايتكم صح ولا لا ومحل المر... المحل المراد إثباته هو الداله النهائيه التي تطلبوها بنقول لهم دعونا نقبض الحدث الثلاثين على الأصح. إيش نقبض يعني؟ مقارن يعني مش مسحاتين الثلاثين مسألة يوم ويوم ويوم ويوم وهذه يوم ويوم ويوم ويوم ولا شيء. يقولوا إحنا بنحنا كل منهم دعونا نأخذ مقارا كل يوم من هذه السلفة يوم من هذه السلفة نقبضهم. لو كان من هنا يوم ومن هنا يوم. منها يا منولي إلى آخره ونستمرні هاتفا الهو في المال لا يخلو هناك ثالث حالات الحالات المزتملة في هذه الحالة ثالث حالات كما إن الثلثلة الأولى تنتهي مع الثلثلة الثانية أو أن الثلثلة الأولى يبقى منها قدر معين وتنتهي الثلثلة الثانية أو إن ولا ثلثلة منه تنتهي تنتهي ولا لا منهم منه من بمعنى انه اما ابناء التطبيق اسناء التطبيق يقع جز من السلسلة الاولى مقابل كل جزء من السلسلة التانية او انو يقع جزء معين من السلسلة الاولى لم ي ما يقابله في السلسلة التانية او انه السلسلة يبدأ الى المال نهاية او اعرف stuffed الاخلاح يعني اما السلسلة يمتغει مع بعض اما انه السلسلة الاولى تنتهي مع السلسلة الثانية نفع واحدة أو إنه السلسلة الأولى يبقى منها قدم ونفتح أو إنه هو صح؟ <تصفيق> ليه ليه؟ لا, لا يوجد إذا إما إنه السلسلة الأولى الذي نسميها تنقطع بنفس الوقت اللي تنقطع فيه السلسلة الثانية جزء من الألف صح؟ أو إنه السلسلة الأولى يبقى منها قدر معين اللي هو هذا القدر والدخول بقى 0 كنت في ذا ماذا الحالة؟ هذا الاختمال الأولين هو 1 وبقى <تصفيق> يعني بينهم مع بعض أو إنه 1 ما بينهم مع بعض بضغط الماضيات مع بعض مهما أخذ من هذا الضطور يستأخذ من هذا الضطور هاي هو هذا احتمال أخذ هاي الاحتمالات؟ لا يوجد احتمال أخذ <تصفيق> الآن إذا انسد السلسلة الأولى والثانية والسلسلة الثانية يلزم أن السلسلة الأولى تساوي السلسلة الثانية. صحيح ولا؟ إذا استبدان طبق مع بعض وطبق مع بعض يلزم تساوي ولكن نحن خلاص ما أن السلسلة الأولى أكبر من السلسلة الثانية سيستحيل هذا الفرض. يستحيل أن يلزم أن السلسلة الأولى تساوي السلسلة الثانية. إذا فرضنا أن السندين أيضا يطيان إلى ما لا نهاية لهما فيها يلزم أن السند الأولا تساوي السند الثاني وهذا واضل لأننا حين نعلم بالمقتضى عليه عليه أن السند الأول أكبر من السند الثاني فكيف يلزم منهم فيها مع بعض, تتاوي مع بعض يعني إذا فرضنا تساوي السندين يلزم التناقض مع الفرض اللي إحنا تبيه فيه. وإذا تراثنا على من تهايهما يرغن لهم متساوياتين وهما ليس متساوياتين شوف كيف المثلة الفرض الثالث؟ السنة <تصفيق> السنة أن تنتهي واحدة منهما قبل الظهر هذا الفرض الثالث لا يوجد أي فرض قاطر غير هذه القروض إيه هي السلسلة التي كانت قبل فرض الثانية؟ ثالث تنتهي قبل هذا قبل الفرض الباطل هل هو محدود؟ محدود أم غير محدود؟ نعم إذن الثلثة الثورة تزيد عن الثلثة الثانية بقدر محلول المحلول. وما ذاهب على شيء بقدر محلول هل يمكن أن يكون غير محلول أخر؟ على كل الاحتمالات الثلاثة يلزم إما التنابض أو, أو الانتحارة التنابض إم إنه الأفضل يزاوى أكبر أو الانتحارة إنه الثنين المتساويات مع بعضها مستحيل أو إنه تنفهي محزن و اقل اخرى او ثلاثه صغير يزيد ويزيد, ويزيد من النظام الجبهي قدر محدود فالان ننتقل وهذا هو الاحتمال الوحيد اللي يزيد فيه القدر الزائد فاسال الفرضه هذا القدر الذي فقط هل هو غير متنافي لا يجب أن يكون متنافي ماهين من اليوم لنهايه الخطه وهذا قادر متنافي فذا القدر الا تزيد به 1 الثالثه الاولى على في هذا القدر المتناني وما ذات على المتناني المتناني هل يمكن أن لا يكون متناني؟ مستحيل، مستحيل لا يكون متناني إذن هذا الفرض الذي فرضتموه أصلاً فرض يحتاج إلى دليل ولا دليل عليها فقط الثاني، كل المثال إن ما فرضتموه هو فرض وهمي تقريري لا دليل عليها، لأنه لو فرضنا تحققه، للدم إحدى هذه المستحيلات الثلاثة وهي أن المتاوي أن يتساوى الأكبر والأكبر وهذا مستحيل أن ينتهي أن الأكبر والأكبر مع بعض وهذا مستحيل ثانيا الثالث أن يزيد اللامتناني على اللامتناني بقدر انه متماني وهذا أيضا مستحيل وهذا صلاة واضح كيف المسأل إذن كل الاحتمالات الثلاثة التي تنهى عندنا نفيد تخطير السلسلة لا نهاية لها، بوجهها ضابط المستحيل. إذا الفرض الذي فرضنا هو بعض إذ الفرض الذي فرضنا مزور لا نهاية لها. إذا المستحيل أن يُجرَد لا نهاية لها. هذا الثُمُودَ لِلَّصْفِيِّ، اللي هو لِلَّصْفِيِّ السلسلة الأولى على السلسلة الثانية، أو دليل طوقيم اللي هو ال أو أسماء وفي هناك أدلة أخرى كثيرة على إثبات أن الفلس مُتَحِينٌ. على إفادة التصلُّح يعني الضاقحول لا ولا لها مُسْحِي. هذا أيضاً التصلُّح مُسْحِي. ثُمَّ التصلُّح مُسْحِي. ثالِكُمْ بالنصِّ وثالِكُمْ بالنصِّ وهو ماشي أيضاً مع القواعد الرياضية اللي صرّحناها التي تقول إنه المال نهاية ليست هي عبارة عن أمر موجود، بل هو عبارة عن مفهوم مفروض في الزمن وليس عبارة عن, عن أمر حقيقي موجود في الخارج واضح إن شاء الله الكلام؟ يعني هذا أحد الأدلة. الذي يعني اختراعها العلماء لانتكروها لإثبات أنه لا يوجد هناك شيء متسلطل لا يوجد هناك شيء متسلطل هذا التسلطل فقط عبارة عن إيه؟ فرض تقديري وهمي وبهني إحنا نضاقق هذا الموضع في المستوالنا ولكن أرجو أن يكون الكلام واضحا أرجو أن يكون الكلام واضحا طبعًا في بعض الناس حقيقةً يعني ممكن مش قليل من احتمال إنه تفل من الرياضيات بيحكي لك في ريا مال النهاية أصغر من مال النهاية وفي مال النهاية أكبر من مال النهاية. في الحقيقة أي إنسان يفهم الرياضيات ويفهم عن إيش بتكلم يعرف إنه هذا لما في الرياضيات اللي هم بسموه إحنا إحتمال حساب ال الحساب ال يعرف إنه هذا عن النص يعني إنت لما تقول واحد على طفر تقول إلى المال النهائي ماذا الحال؟ وا على طف... على طفة الأولى لمال النهاية صحيح التحفيز لمال من هذه المنهارة وهذا المنهاية أكبر من هذه المنها لأن في الحقيقة لا الأولى مال نهاية ولا الثانية مال نهاية هذه عبارة عن مال نهايات تقديرية فيزيائية يعني بس يعني تقديرية فقط ليست لا نهايات حقيقية فهذه اللا نهايات التي يجوز لنا أن نقول إن وحدة منها أكثر من الثانية أو أقل من الثانية أو إنه مال نهاية ناقص واحد ساوي مال نهاية أو غير يعني أو ثالب أو إلى آخره هذا عبارة عن تقريب للمفهوم المال النهاية أو هو عبارة عن إيه هذا المال النهاية اللي نتكلم عنه الآن بيكون عبارة عن مفهوم مخترع من مقارنة كميتين واحدة منهما أصغر من الثانية بقدر كبير جدا وواحد منهم أكبر من الثانية بقدر كبير جدا فيطلق على الكبرى أنها مال النهاية وعلى الصغرى إنها صفر والحقيقة إنه لا الكبرى مال النهاية ولا الصغرى صفر هي عبارة عن رموز رياضية فقط تخريبات فيزيائية هذه ورحكة الكلام فقط هذا الرياضيات وأنا مسؤول عن كلامي هذا اللي بتكلم فيه الآن أي واحد منكم من عندكم هم دارس أو فيزياء أو هندقي أو أي شخصين ولا واحد اي واحد انت دارد انت دارد كيف انت داردت كيف انت داردت شو ميكاني كان يأخذته سوالي زيدي كلامي مضموض ولا مش هزموض الحمد لله نحن الشيخ مصدر ففي الحقيقة هذا الامر اللي احنا نحكيه امر صحيح مطلقا وكل الحساب المالي نهاية لا اشكال فيه ولا يرد على دليل التسلسل باي مقدار ضئيل جدا ودليل التسلسل صحيح مطلقا بأسلوب عقلي رياضي ونتوقف إلى هذا الموزع والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشهد لا يشهد أن تكون سببا من أسباب العلم الذي قال الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه جزء من سفق وأربعين جزءا من النبوة هي الرؤية الطاضقة الرؤية بقيد كونها طاضقة بقيد كونها طاضقة لا مطلق الرؤية وقلنا إننا نعرف صدق الرؤيا بعد وقوعها لا قبل ذلك فصار الوفوع يعني أرجعنا في دراس صدق الرؤيا إلى الالأصدار أو الحس أو العين وسائل المعرفة فلولا استناد الرؤيا إلى هذه الوسائل لما عرفنا صدق الرؤيا فالرؤية التي تصدق بامتحانها بهذه الوسائل هي الرؤية الصادقة، فإذا حصل للإنسان رؤية صادقة فهي جزء من 43 جزء من النجوى، فهي دليل كرامته ودليل طواعه ودليل إلى كليه. واضح الكلام؟ أما إذا من دون ضرب أمثلة الآن؟ لا ما توضح لي صار إلى المثال. إذا أنا بخالفني؟ لين هذا الكلام نحن يعني ضربنا عليه يعني كلام كثير جدا ونحن الآن بس أنا ويدا أن نعيد تلخيص ال. المطالب فقط أنا ما ردي أعيد الشرح الذي ذكرناه سابقا لا يلزم الآن فكر المثال حتى نفهم الرؤية يعني أنت شفت منام ماشي الحال شفت منام بعد هيك عرفت أنه حق كيف عرفت أنه حق وقبل ما يقطع ولا بعد ما يقطع بعد ما يقطع شفت إيش المثال سهل يعني أفادت إيش جديد المثال شفت كي الرؤية الصابقة الرؤية إذا تحققت فهي التي توثت في الصق ماشي الحال فإحنا أنا أريد الآن بس أن أجمع أذهانكم أجمع في أذهانكم يعني المعلومات التي سبق أن ذكرناها حتى نستعمل نفس هذه المعلومات الآن لأنه أنا أريد الآن لما نستعمل الأدلة وندرس الأدلة الأدلة على وجود الله والأدلة على إثبات حدوث العالم أنا أحتاج إلى أن تكون أذهانكم مستحضرة لمطالب عديدة أنا الآن أجمع هذه المطالب حتى إلا لما نقول الحدوث نفهم إيه معنا الحدوث لماذا الحدود على الافتقار نفهم ايش معناها ايش معنى الافتقار مش كلنا ايش معنى الافتقار سابقا ايش معنى الافتقار طيب وايش معنى الاحتياج ايش يعني بدي بدي العباره التي ذكرناها يعني اذا وصلنا حتى الآن ولم نذكر العبارات التي ارجعنا اليها المفاهيم اللي اي انسان لما يفكر اي واحد ايش الاحتياج بيحكي لك النص ايش الاحتياج لحاجة رموزة لا يوجد من الحاجة رموزة يحكيها لنفسي شيء يحتاج داخله هذا الوزوم ماشي. ماشي كل المعاني التي تذكرونها صحيحة ولا إشكالة فيها ولكن احنا ذكرنا الاستقار متى تكون ذات مبتقرة ذكرنا ضابطا ايش يعني معنى ذلك بارك الله فيه ايش يعني بالضبط أكثر من ذلك هذا دليل إنكم تراجعوا جدا شخصي بحاول أ refine بعض المعلومات إحنا قلنا توقف كمال الذات على غير الذات هذه العبارة اللي قلناها توقف كمال الذات على غير الذات هذا معنى إنه هذه الذات مستقرة أي كمال من كمالات الذات سواء كان عين وجودها أو صفة من صفاتها إذا توقفت على غير الذات فهذه الذات مستقرة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 ولا يمكن وجود هذا إلا بعد إحكام وإتقام تطور المقدمات فأنا بدي الواحد بدار ما يكون عامل هيكي بدي يعمل هيك. نفس الحال؟ ودي يسد حاله صويا يفتح ذهنه الآن بدي يفتح ذهنه ليش؟ لأنه زي ما المره الماضية أنا قلت لكم اللي بينفه على الكلام اللي ذكرناه في البرت الماضي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 استحضار مثل هذه المقدمات تقول والله ما بعرف شو يعني ليش صار هذا كذا لأنه لم يتصور بالضبط حقيقة هذه المقدمات أنا أريد أن يحصل هذا التطور في النفس لأنه إذا حصل خلص النفس نفسك تنتج الدليل ما بدهاش بعد هيك جميلة منها بس أريد منها أنها أنك أنت تجمع لها هذه المقدمات ترتبها في معين وبعد هيك أنت مش أنت المسؤول لأنه رزوم النتيجة عن المقدمات لذوم النتيجة بعد استخدار المقدمات ليس بإرادة الناس، صفا عنك تحدث وبحكية الكلام إحنا الآن الذي نريده وهو يحصل بإرادتنا أن نجمع المقدمات ونرتبها نرتبها ترتيب معين ونحضرها عند أنفسنا يعني نراحضها من حيث ما هي جملة واحدة واحدة واحدة أكثر من هيك لا أريد وبحكية الكلام إذا حصلت هذه المقدمات مرتبة مهزبة ملاحظة من عندنا، الناس فإن العلم بالنتيجة يحصل لا بإرادتك لا يتوقف العلم على إرادتك إذا حصل العلم غير متوقف على إرادتك وقفت إيختي أنا علمت واضح المثألك إيه أما لما تقول أنا علمت لإني أنا شفت أو لإني أنا حبيت إلا أنت لم تعلم واضح المثألك إذا, إذا وقع العلم فيك بلا توقف على إرادة فهذا دليل العلم أما إذا توقف على محبتك وعلى يعني ميلته وإلى آخره هذا ليس علمًا. أما إذا حصل وأنت بتقول حتى لو حاولت أن تنفيه لن تستطيع هذا هو العلم. العلم <تصفيق> هو العلوم كلها ضرورية بارك الله فيك. هذه العبارة اللي إحنا بدناها العلوم كلها ضرورية. يستحيل أن يوجد شيء في ذهن الإنسان وهو علم ويستطيع أن ينفيه. يستحيل. كل الغلوم بالنسبة للعالم بها ضرورية حقها واضح المسألة هذا هو الأمر الذي نريد أن نطر إليه نعم من الله ممكن ممكن ما تلشك نعم